خادم لربي ل س و ع لنا ا ل م أ م و ر ي ة العظمى من ا ل ربي س و ع اذهب الى العالم اجمع واكرز بانجيل ل ل ل خ ل ي ق ة كلها من امن و اعتمد ا خ ل ص ا ومن لم يؤمن ي ب ع م هذا بتلخيص هذه هي ت ع ر ي ف عن نفسي انا اشكر مدير ا ل غ ر ف ة هنا د ا ي ل ا ك هو ادم و طبعا أ ش ك ر كل شخص موجود في هذا ا ل غ ر ف ة و أ ص ل ي من إ ل ه ي أ ن يبارك كل شخص في هذا ا ل غ ر ف ة شكرا والمايك معك المصار يا أخونا عفوا اسمك طيب شكرا أستاذ إ يا م ي ل أفضل استاذ ا ك ايميل وسهلا ك ا دائما في ورفتنا أ اخوك ل ل العظيم ه رب الحق تفضل الله العظيم, رب العشر العظيم أن, أن معاك المايك طيب ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه أ ه ل ا و س ه ل ا ب ا ل م ت ن ا ظ ر ي ن إن ش ا ء الله سنبدأ ا ل آ ن ا ل ت و ق ي ت ت م ا م طيب ح م ه ا ل ل ح م الله ورحمه الله و م ه الله م ه ا ل ل م ه الله و ه ا ل ل م ه الله الله و ر ح الله و م ه ا ل ل م ه ا ل ل و ا ل ل و ر ح م ن ك ل ل ه ورحمه ا ل ل ر ح م ه ل ل ر ح م ه ا س ل و ر م ا ل ح م ورحمه ا ل ل ورحمه ا ل ل ا ل ل ا ل ل م ا ح م ورحمه ا و ر م ه ا ل م الله و ر م الله و ر الله و ر ح الله و ر ح الله و ر ح ا ل ل م ا ل ل ورحمه ا ل ل ورحمه ا ل الله و ر ح الله و ر ح ا ل ل م ا ح م ورحمه ا و ر م ه ا ل م الله و ر م ا ل ل ا ب د أ ا ل و ق ت ب ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه وبركاته ب س مناظره الله, والصلاة والسلام على رسول الله. بداية اليوم موضوعها جميل جدا حول مساواه يسوع بالاب او مساواه الابن بالاب تمام اثبات مهمة المناظرة موضوع المناظرة المسيح المسيح انا حاجة اذكر جدا بداية ان ان بنقطة انا بس اثبات ليس هو ألوهية المسيح. إطلاقاً ليس الوهية الوهية المناظرة اطلاقا هو في موضوع المنظرة انا عايز م س ا و ا ت الابن بالاب تمام دي اول حاجه حبيت إن أن انبه بس ع ل ي ن ا اولا حسب ايمانك انت تؤمن ب ا ل و ح د ا ن ي ة الجامعه ة والوحدانية الجامعة نفس الصفات ونفس القدرة المشيئة وجود ونفس ونفس ونفس نفس الصفات نفس القدرة. نفس العلم معايا ا ا تستلزم ل نفس نفس ركز ف ص نفس اي ل م ش ئ ة اي بمعنى اوضح ما يملكه الاب يملكه الابن يملكه ايضا الروح القدس ي ي ي عارفينها بس احنا بس من باب التذكير ح احنا حياتك ن بنقوم من انت من بتاعت باب تمام بس بقلهم بتوم ك ل م ة الجوهر هي تعني طبيعه ة ا ل ل كلمة الله ج و ه ر تعني طبيعة ا ل وتاني ح ا ج ة ك ل م ة ا ل ل ه و ت هو أ ي ض ا ا ل ط ب ي ع ة ا ل إ ل ه ي ة ل أ ن ح س ب إ ي م ا ن ك إ ل ه كامل زي ما قلت الحضارات له كل الصفات والقدرات م م ا اي المفروض ان هو يستمد اعماله من ذاته وليس من اخر ملخص الكلام حسب ايمانك كل اكنوم يحمل نفس صفات, صفات الجوهر الالهي دون اي انقاص ولكنه متميز بنفسه لان الاب غير الابن غير الروح القدس الآب هو هو طبعا اصعرف تقعش انت ان ايه اهرتقى اتمنى ان ما تقعش فيها تمام دي حدثك تعال بقى نطبق الكلام ده كله ع ل ى الكتاب المقدس اللي انت بتؤمن ان كتبه الناس والله القدسين المستقيم ا بالروح الكدس هل الابن ق ي ي ن هل م ل الصفات ل ك جميع ا و د ر ا ا ا ت ت ل ذ ة ا ل ط ل اللي ق ة دون يستمدها هو ان من اخر ب ح س ب ا ل ك ت ا المقدس ب ه و الله الاب انت تؤمن ح م القدس جاء ا في ك ت ا ا ب ل م ان ي ل يوحنى يقول مصر كل لِي مال بتكلمش الاب هو للابن ولكن الاصدقاء المسيحيين بيفهموا كده ما فيش اي اشكال تمام الجاية تثبت تعالوا نشوفوا, أول حاجة. الآب. تعالوا نشوفوا الاب ا ا ل لو حد ينزل لي بسم الله الرحمن الرحيم الله في الملوك الاول ث م ا ن ي ة ت س ع ة واربعين فاسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعاتهم واقض قضائهم ده مين؟ ده مين الاب تمام تمام طيب في الملوك الاول ب ر ض و تمانيه تسعه وتلاتين النص بيقول ايه فاسمع انت من السماء مكان سكناك ك س السماء م من م ع انت ا ن سكنك واغفر واعمل غ ف ر و واعطى كل انسان حتى كل ت ر ق ه كما تعرف قلبه لانك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر دا مين دا الاب تمام ايضا في الملوك الاول نفس ب ي ق واسمع ل تضرع عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع واسمع انت في موضع سكناك في السماء واذا سمعت فاغفر ركز معايا استاذ ايميل. واذا سمعت فاغفر طيب اخبار مكان سكناك معي ايميل سمعت الايام التانية. فاسمع من السماء صلاتهم تسعة طيب التانية استاذ واذا وتلاتين ستة وتضرعاتهم واجد واغفر اخطأوه لشعبك قضائهم به اليك والنصوص كتير جدا في هذا الموضوع تمام هتقول هنا ايه هتقول هنا اله هو ده الله انت كنت اقول المقصود والقدس بيقول والابن والروح يسوع يسوع لي بلاش لك لي الاب لان الكلام غلط لان انجيل فليس يعني ايمانك في يحنى مجدي شيئا يا الله. إن كنت أمجد نفسي انجيل يحنى ان طبعا حسب اجاب امجد مش. فليس م ج د شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم اعتقد ان النص مش محتاج تفسير يسوع بيخاطب اليهود ب ي ق و ل لهم ان كنتم مجد نفسي فليس م ج د شيئا ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم ا ذ ا من هذا النص الاب يا استاذ هو اله العهد القديس تمام طيب احنا قلنا ان الاب كده بيغفر هل في نص ان الاب يغفر ويرجع للابن مثلا هل ان في نص ان الاب اخذ سلطان من الابن لا تعال ن ش و ف ه في ا ل ق ص ة ش ه ي ر ة جدا اللي كتير منكم ل ل أ س ف بيستدل بيها على الوهيه المسيح في متى تسعة واحد نكملو ش ب ا و إ ذ مفلوج يقدمناه إ ل ي ه مطروحا على فراش فلما ر أ ى يسوع إ ي م ا ن ه م قال المفلوج سقيا ب ن ا م غ ف و ر ة الله خطاياك يسوع غفر الزنو كلام زي الفل و إ ذ قوم من الكتر قد قالوا في أ ن ف س ه م هذا يجدف الناس قالت لك الحق يا ج م ا ع ة الرجل ده بيجدف فعلي ما يسوع أ ف ك ا ر ه م و قال لماذا تفكرون بشر ا ل في قلوبكم أ ي ه م ا أ ي س ر أ ن يقال م غ ف و ر ة الله خطاياك أ و أ ن يقال كم وامشي نكمل كامل ما للعلم لحد قولك بس بس نوع باه هنا ولكن أن لابن ت ع ل م ا ل إ ن س ا ن سلطاننا على الارض أن ي خ ف ر الخطايا حينئذ واحمل بيتك عددين نكمل كمان قال المفلوقكم فراشة إلى كده وازهب ن أ ك د بس نكمل ا ل ف ك ر ة فقام ومدوا الى بيته ونقف على كده فلما ر أ ى الجموع تعجبوا ومجدوا الله مجدوا مين يا أستاذ إيميل مجدوا مثل مثل سوم المعجزة يسوع صلح لهم المفهوم مجدت مين مجدت إيميل معايا قد يسوع الأوحى يا أستاذ الله الذي الناس سلطانا هذا الناس سلطانا هذا الناس اللي الناس الله يا أستاذ السؤال أعطى أعطى حصلت صلح ركز تمام؟ يسوع بيقولك ل في انجيل م ت ى دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض ا ذ ا من خلال هذا النص يسوع بيغفر الذنوب ا ي و ة يسوع يغفر ولكن يغفر بسلطان من الله الاب تمام طيب تعال نشوفه. حاجة تانية كلمة مقصوص فلما حاجة اكد فيها ان كلمة الله هنا اللي كان بها النص اللي هو الاب لان الناس طيب في ايه الذي تعجب الجموع مجدوا الله الذي اعطى لك الله الناس نشوفه هو مجدوا ايه س ل ط اولا ن ا مثل هذا أولا في غلط يا واحد واحد بولس رسول لا بانسان بل بيسوع المسيح والله الاب اذا لبزة الله تطلق على الاب كلاما واحد الله ابن تمام ايضا في كلوسي 15 -15. نحن ايضا لبزة تطلق على هتقول لي غلط هقول لك هتلي لو لبزة كلوسي شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة سمحت فقط اقام ونجد زور في في المسيح من نحن نص لاننا 15-15 ويعترف ه و لم ق يقمه م الموت تمام إن كان لا تمام. أيضا مطفليب و ي 2.11 كل لسان أ ن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب آ ب شفت أ ن ت مجدت مجدت لك لفظة الله الآب إذن الناس لما مجدت مجدت الآب ولم خلاصة كم مرة تمجد بيغفر غفر يا أستاذ ولم تمجد يسوع. إذن الكلام إذن إذن يسوع يسوع للمفلود ب س ل ط ا ن ي و ة اذا ليست ق د ر ة ذ ا ت ي ة ا ي و ة اذا ليس ت مساوي ا ل ا ب ا ي و ة يا استاذ ايميل في اول ن ق ط ة اديك دليل ان يسوع لا يستطيع ان يغفر جميع الذنوب طبعا شباب ابتاه يسوع انجيل لوكا شباب 23 -34. انجيل لوكا 23 -34. فقال يسوع يا、أبتا. اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون واذ اقتسموا ا ثيابه اقترعوا و ا ل لهم ي يا ي ه هنا ا ابتاء اغفر س مين ف ا يا استاذ عليها م و ن ماذا يفعلون. والكلام كله ت م م من ما اذا هذا النص زي ما جبت وذكرك حسب لحضرتك زي جبت ب ايه اللي انا قلته جبتلك نصوص من العهد ا ل ق ر ي ب تثبت أن ان ل هل آ ب يغفر حضرتك ع د ك الاب آ ب يغفر طريق عن ل ا ن عندك نص أن الآب يغفر عن طريق الابن؟ هل حضرتك عندك نص إن الآب حضرتك يغفر غ ف أشوف ر طريق سلطان من الروح عن طبعا يسوع سلطان من أتمنى أن أشوف الكلام ده. أنا جبتلك أن القدس الكلام جبتلك أخذه و لاحظ ك ن ب س ل ط ن ا ل م ق د م ة اللي انا ب د أ ت ب ه ا ح ض ر ت ك ان انت تؤمن بالوحدان يا ا ل ج م ا ع ة نفس الصفات اللي يمتلكها الاب آ ب ي م ت ل ك ه ا ا ل ن يمتلكها الابن ر و ح ل اللي ق د ده س وحضرتك هو ده اللي انت جاي تنظر انت فيه جاي ث ت لي أن ما يمتلكها ل يمتلكه آ ب الآب. يمتلكه يمتلكه الروح ا ا ب ن يمتلكه ل القدس عشان اقولك انا بفضل الله وبفضل الله او تاني نظرت تدني قررها متسوير وبفضل بفضل لك تأثبت إ ن هناك إ ل ه وهناك إ ل ه أ ق ل من إ ل ه تمام و ذ ك ر ك بالسؤال ا ل ل ي أنا قلته هل اللاهوت دفع اللاهوت او م يا إيميل أستاذ ط ب ع ا زي عارفين ما احنا ل ن ص ا ل أ خ ر ا ن فإن الخالد ل نرسم ه يا أ ب ت ا ا ء غ ف ر لهم فإنهم إيه لا فإنهم ي ع ل م م و ن ا ذ ا ي ف ع ل و ن ت م ا م إذن ي س و ع يسوع إذن يسوع بحسب هذا النص بحسب بسلطان ولكن غفر سلطان الله الآب لأنه سلطان من في نص دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض أ ر ض مش ده آسف برضه. اللي هو بتاع كل السماء ده النص سلطان وعلى ل في أ تمام سلطان إلي وعلى إذن يسوع... اه مات ماشي فتقدم يا س و ا قائلا كلمهم كل عائلية دفع س ل ط ا ن في ا ل س م ا ء و ع لحاضرتك هل اللاهوت دفع لللاهوت و ا ل ل للنسوت او م اتركد استاذ ايميل اللاهوت ا ل دفع للناسوت دي ن ظ ر ي ة غلط ت م ايميل م ل ه ه دي اتين ونص خ ف ا م د ا خ ل ك المايك والاخ محمود لهدي ايميل ل معاك المايك و ا ل ا ي م ي ل م و ج و د ا ف لهدي ايميل معاك ك ل ا ل خ م ح م و د دي له ا ي ن ونص هياخدهم في ا ل م ن ا ظ ر ة ا ل ج ا ي ة ده طبعا هينطبق على المتناظرين يعني ايميل هيتفضله اللي بعدها. المدخلة اللي بعدها أو اي مدخلة هو عايز يضيفها اللي وفره هيضيفه في اي يريده بعدها بعدها بتاعه معك ضفنا المدخلة او الوقت للمدخلة مدخلة ايميل المايك لو تفضل برضو بقى وفره وقت هو وقت هو الوقت ابتدي طيب شكرا أ س ت ا ذ أ ن ص ا ر ط ي ب ب س م ا ل آ ب والابن والروح القدس ا ل إ ل ه الواحد أ م ي ن طيب عنوان ا ل م ن ا ظ ر ة اليوم هل الابن مساوي ل ل آ ب عظيم طيب أهلا فيك استاذ محمود. صراحة قبل ما أنا أبدأ ب أهلا أستاذ أنا الكلام صراحة ما محمود عن هل ا ل إ ب الابن للآب؟ أحب أ أعلق على م ت ت س ع ة ثمينة ا قال ع و ا للاب ا أو عندما ي قال و ل ك ت ا ب في ف متة ثمينة تسعة ل م ا ر أ ى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أ ع ط ى الناس سلطانا مثل هذا أستاذ متمسك بالآية هذه محمود هو فهو يعني ب ص ر الجمع ح ة م المعنى يدرك وراءها فهذا ا قول ل و قول الجمع يعني الجمع يعني ب ب س ا ط ة اعتبروه إ ن س ا ن ف ق د طبعا الجمع لم يدرك أ ن المسيح هو إ ل ه أ ي ض ا بس أ ن ا حبيت أ ذ ك ر أ خ و ن ا محمود والذي في هذه والذي قررها الأستاذ النقطة بالنسبة لمدة 28 محمود أنا أحب أن أوضح له المعنى وأحب أن المعنى الكتاب المقدس لها له أعلم الجميع فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل ل س ط الابن ن في ا س م ء وعلى الأرض أ ف ذ ه و وتلمزوا وعمدوهم و ا الأمم باسم الآب ا ا ل جميع ب والروح و و الكتس ل ع م هو م أن ي ح ف ظ ا ا جميع م ك م إ ل ى آخر دفع إلي كل سلطان صح؟ لا. الإبن ل ك صح؟ هو م ة الله الابن هو الله و ا ل إ ن س ا ن معا هو إ ل ه وانسان معا ك إ ل ه هو مساوي للاب وله كل ا ل س ي ا د ة و ا ل س ل ط ة ا ل م ط ل ق ة في الكون أ ص ل ا واساسا ل أ ن ه الاب واحد ولكنه كوسيط الاهل عمل ل ل ف ا أعطيت السلطة المطلقة فالمسيح كإنسان فيه المصاية كإنسان نبوات تحققت أثناء تجسده يعني ا ب ن الله ف يمكن ا ل ل ان ل ي ف ي ه ا أصبح ي م ث ل ل ا إ ن س ان أمام الله وهذا دور ا ل خ د و ع الله ط يمكن ا ل ان ل قبله ا ف يكون تجسده ل ي ي ك ا ل و ي ا ل ذ ي ي م ث ل ل ا إ ن س ان أمام الله ي ع ن ي الله أخذ دور ا ل إ ن س ان و ي ك د ن الله ي ي م ة وقوة إ ل ه ن ا م ي ن طيب ابدا أنا بي... أ, أ... بالنصوص انا ادع الكتاب المقدس يكلمنا المقدس هل الابن مساوي للاب الكتاب المقدس يصرح جليا ان المسيح هو اله اسرائيل نفسه. هذا جليا لكل شخص يقرأ الكتاب المقدس نفسه يصرح يهوى والان الآن ان كان المسيح هو نفسه إله إسرائيل. ألا يعني هو هذا قدرة ذاتية إلهية متساوية للآب متساوية و ك نعم ه هو واحد الآب ن بكل ت أ ك ي د فهو متطابق ل ل آ ب في جميع الصفات والخصائص والقدره ة ك و ن هو الآب واحد الآب ا ل كونه ت ا المقدس يؤكد هذا ب يؤكد د ع ا الآن أصدقائي إلى الآيات التي تقول لنا إن المسيح إلى تقول ل ننظر أن قدرة ذ الاب ت ي ة إ ه ي ة م ت س و كونه هو ي ة للآب ل آ ا واحد أ ب د أ ب أ و ل تصريح ومن الرسول بولس بوحي ل ل إ ه إذ ا ل ا من ل ب ي ا ث ن ي ن من ا ل آ ي اثنين طيب ا ت خمسة إلى في ل ك ن ف ي ك ن هذا ا ل ف ك ر ا ل ذ ي ف ي ا ل الذي إذ كان في صورة الله م س يسوع ي في ح صورة كان إذ لم يحسب خلسه أ ن يكون معادلا لله لكنه أ خ ل ى نفسه آ خ ذ ا ص و ر ة عبد صائرا في شبه الناس طيب طيب فيه الهيئة تعني أو أو يحسب هذا اللقب لم يحسب تهجم فهو مساوي للآب. الترجمات لهذه الآية غير دقيقة لأنه في النص الأصلي اللقب للآب وإذا وجد أو أو فهو فهو يوجد هذا لهذه كانسان الترجمات النص لا كانة تهجن تهجر لأنه خلثة كلمة خلثة لم خلثة لم كلمة سركة مكر ا ل آ ي ة جاءت كما يلي الذي هو في ه ي ئ ة الله إ ذ ن هو دائما في ه ي ئ ة الله قبل التجسد أ ث ن ا ء التجسد وبعد التجسد هذه ا ل آ ي ة إ ن م ا هي وصف عن ألوهية وأزلية الوهيه م م س ي ح لأنه ج و د ب ئ ة ا ل ل و م ع ا د ل ل ل ه و ا ض ح أ خ ل ن ف س ه و ل ي س تخلي أخلى أخذاً النسوط العبد ل نفسه يعني إنه وصف صلوك في وصف سورة مجده حاجباً بحجاب سورة و عبد ص كلمه في ا ط و والإزلال سورة ا العبد ع على أستأخذ ت الله ع ى ا أ ر ض وليس التخلي عن م ج د وإلهيته إخوتي كلمة الله الابن ل ه ل إ ك لم ة الله الإبن لم يكن مثل ا ل آ خ ر ي ن مقيد بجسده لا لا لا التجسد لم يحد من التحكم و ا ل ع ن ا ي ة و و ج و د المطلق ل ل ك ل م ة في الكون ولا حتى قلل من عصمته ك ل م ة الله ا ل ا ز ل أ ص ب ح رجلا كاملا بينما بقي الله الذي لا يتغير أعطيكم عبرانيين بعبرانيين بعبرانيين آية جميلة في واحد ثلاثة. يقول الوحي الإلهي هنا ممكن حدا ننزل الآية الآية ممكن ثلاثة ننزل الأولى ثلاثة واحد هنا حدا الوحى ا ل إ ل ه ي اخوتي يكشف لنا إ ن ك ل م ة الله الابن الذي خلق الكون هو الذي يسند ويدير الكون ب ك ل م ة قدرته إ ذ ن هو متطابق للاب في جميع الصفات والخصائص والقدره ة ك و ن هو الآب واحد. إذ يقول الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته هذا واحد يقول ورسم وحامل الآب الذي الأشياء كل بكلمة تصريح إذ جديد على ان الابن هو مساوي للاب ومطابق للاب في القدرات والصفات والخصائص تعالوا نر ى كيف المسيح يظهر ب أ ع م ا ل ه على أ ن ه هو الله الذي يسود على كل شيء المسيح يهدئ العاصفة يهدئ طيب ب ل و 8-22-25 إ ذ احد ممكن الايام ن ز ن ا ل آ ة ل و وفي أحد ا ل دخل ا ل س ف ي ن ة وهو ت ل ا م ي ذ فقال ل ه م لنعبر إ ل ى عبر ا ل ب ح ي ر ة ف أ ق ل ع و ا وفيما هم سائرون نام فنزل نوء الريح في ا ل ب ح ي ر ة وكانوا ي م ت ل ؤ و ن ماء وصاروا في خطر فتقدموا وايقظوه قائلين يا معلم يا معلم إ ن ن ا نهلك فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهي وصار هدوء ثم قال لهم أ ي ن إ ي م ا ن ك م فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من يأمر والماء الضمائر دمير فإنه هنا هو هذا فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه لاحظ صيغة هنا. فتطيعه هذا الرياح أيضا لاحظ الغائب صيغة إ خ و ت ي مشي ي س و ء على الماء هنا وتسكينه الرياح والبحر يدل على أ ن ه ليس رب ا ل ك ن ي س ة فحسب بل رب ا ل خ ل ي ق ة أ ي ض ا فهو الذي يسود على كل شيء وهذا يقوي و ي س ب ت إ ي م ا ن ن ا على أ ن ه هو الذي يسود على كل ا ل أ ح د ا ث التي نمر بها و أ ن ه معانا في وسط النوء والرياح التي تهب علينا أمين طيب دقائق. طيب. إليكم مذهل طيب تصريح آخر、مزهل. ف يكشف ه ي لنا الرسول ي ح ن ا ان ز د يسوع إن ي المسيح هو يهوى اله إ س ر ا ئ ي ل ويقول لنا ايضا ان شكرا ومع أ ن ه ومع أ ن ه قد صنع أ م ا م ه م آ ي ا ت هذه عدده لم يؤمنوا به ليتم قول أ ش ع ي ا ل ن ب ي الذي قال يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب لهذا لم ي ق د ر أ ن يؤمنوا ل أ ن أ ش ع ي قال أ ي ض ا قد أ ع م ى عيونهم و أ غ ل ز قلوبهم لئلا ي ب ص ر بعيونهم ويشعر بقلوبهم ويرجع ف أ ش ف ي ه م قال أ ش ع ي هذا حين ر أ ى مجده وتكلم عنه ق ا ل نضع خطه تحت ق ان ل هذا ح ي رأى م ج د ه و ت ك ل م اشياء ل للنبي الذي يجب ا م س يكون هناك اشياء ه للنبي في م الذي ف يجب ان ل يكون في هناك اشياء للنبي الذي يجب ان ع يكون هناك اشياء ل ل ن ا ل آ ي ا ت الاولى الى العشرة أنا أشكر على اشكر انا بعد خمس دقائق. يقول ا انا ت طيب للي بعد د خمس ا ئ ق ي كتاب في س ن ة و ث ا ت عزي الملك ا ر أ ي ت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتبع تمدأ وقال أ ز ي الهيكل الصرافين ا ل ه تمدأ و ف و ن أ م م ه ك ذاك ل نجليه واحد وجهه وبإثنان وبإثنان وهذا و بإثنان نادى أجنحة ستة يغطي يغطي يطير قدوس ا ل ك ك د و س ك د و س رب الجنود مجده م ل أ كل ا ل أ ر ض فاهتزت أ س ا س ا ت العتب من صوت الصارخ و أ م ت ل أ البيت دخانه فقلت ويل لي إني هلقت لأني إنسان فطار الي واحد من الصرافين وبيده ج م ر ة قد اخذها بملقط من على المسبح ومس بها فمي وقال ان هذه قد مخت شفتيك ف أ ن ز ع أ ث م ك وكفر عن خطيتك ثم سمعت صوت السيد قائلا من أ ر س ل و من يذهب من أ ج ل ن ا فقلت هانذا أ ا أ ر س ل ن ي فقال أ ذ ه ب قل لهذا الشعب أسمع أبصارا أزنيه وأطمس سمعا ولا تفهم ولا تعرف الشعب عينيه بعينيه ولا وابصر ولا وفقل ويسمع غلظ قلب هذا بأزنيه ويفهم بقلبه يبصر ويرجع فيشفه طيب يهو الأحد、القضين. والمشار ل إ ي هو في أشعية هنا ه ب ع ي نفسه ه اسمه بحب أقول اسمه لأنه هو يشوع يشوع وليس يسوع بالحقيقة يشوع أقول أقول أنا اسم الرب بحب بحب ي العبر هو ن ف هو بعينه ي ش و ع الذي يتكلم عنه البشير ي ح ن ا هنا قارن النصين م ع ه ولاحظ ا ل ا ق ت ب ا س في ش ه ا د ة ن ب و ة أ ش ع ي ة وكيف ي ن س ب ه إ ل ى يسوع إ ذ يقول قال أ ش ع ي ة هذا حين ر أ ى مجده وتكلم عنه وهو أ ي ض ا نفسه الذي ر آ ه أ ش ع ي ة في س و ر ة إ ن س ا ن وقال عنه مجروح ل أ ج ل معصينا ا م ص ح و ك ل أ ج ل أ ث ا م ن ا اشعيا ل ل الأصلية العبرية لهذا النص يقول أزيال ردائه وأزيال تملأ الهيكل غ ة ردائه ردائه تشير الى ا ل م ر ت ب ة والمقام العظيم وهكذا الله كان يستخدم صور م ج ا ز ي ة ليعبر عن حقائق عن شخصي لان في ذلك الوقت م ر ت ب ة و ع ظ م ة الملوك كانت تعرف بمدى طول اذيال الرداء الملكي من خلفه الخلفي م ي ادي عندي بعد ا دقائق طيب. لكي اقدم أو أتابع. طيب هيكفي بعد اتابع مش او ي بنهي أه أه اهلا ل آ ن و وبيبقى ن أ ن ثلاث فضل دقائق بعدها بأخذهم خ وسهلا ن ا الأدمن وماك أهلا معه و طيب بك يا محمود موجود استاذ ايميل أ ع ت ق د دقيقتين ونص ولا ثلاث دقايق مين اللي ماسكين الوقت يا اخوه تفضل يا طيب السلام يا المايد أخونا محمود طيب عليكم ورحمه ة ا ل ل الله ت ه بركاته ياريت ي ا ب ع ت حضراتكم ا اذن ياريت تحطوا السبعتاشر ونص بعد إذن تحط السبعتاشر ونص المداخلة بحالة على ا تمام؟ اه البيتين وبركاته ونبدأ موجود الروم ان اعتقد على الله المسيح اللي بركة في الروم قابل حاسس ب ح ا ج ة غ ر ي ب ة ايه هي محمود بيتكلم هو اللي ب د أ مطالب الاستاذ ايميل ان هو يرد عليه ميردش ا عليا ه م الاستاذ سمعتش ا س ؤ ل حد يكتبه الله بتفسر عايز يحسي... يفهمني ان الناس اللي حضرت ا ل م ع ج ز ة فهموا ان يسوع إ ن س ا ن بينما هو اللي ع م ر يعني ما حضرش ا ل م ع ج ز ة ومولود بعد المسيح ب ع ل ا ف السنين هو اللي فهم طب بأي ع ق ل ه ذ ا ف ل م ا ر أ ى الجموع ت ع ج ب و ا و م ج د و ا ا ل لا ه ل ذ ي أ ع ط ا ل ن ا س سلطانا مثل هذا كالناس دي ج ا ب ت ا ل ك ل ا م ده م ن ي ن من ماتت اساترمنيه ا ل ن ص و ص كذا وسالت ماتت اساترمنيه كذا وقت ماتت اساترمنيه كذا وقت ماتت اساترمنيه كذا وقت ماتت اساترمنيه كذا ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا ا ابن الانسان لسلطان على الارض يدفع ايه بالخطايا ما الناس على اللي لهم المعجزة استاذة يسوع الله الذي اعطى يدفع يغفر حدث قد فهموا تعجبه ومجده الله لما كلام مثل رضيتش الذي ذ أ س ت ا ذ إ ي م ي ل أ ت م ن ى أ ن ك متفهمنيش غلط حضرتك لما اتفقنا في ا ل م ن ا ظ ر ة دي ة والاتفاق كان مسجل كان عنوان ا ل م ن ا ظ ر ة أ ل ا وهو هل يسوع ه هل يسوع له يسوع ل جميع صفات م س ا و ي ة ل ل آ ب ويمتلك جميع صفات ب ق د ر ة ذاتيه ة حضرتك دلوقتي جايت وقل لي و ونسوت عنوان ما كنتش مركز حضرتك لأن يسوع دا حسب هو ت حضرتك اتفقنا كنتش حضرتك كنا المناظرة لأن إيمانك حسب الجسد أمر لما ما مركز على دا المفروض ا ل م ن ا ظ ر ة الصح بتاعها هل الابن مساوي ل ل آ ب وصححتلك د ه عملته اللي أنا و ا ل م ع ل و م ة خير ي ع ن ي إن شاء الله تمام تمام مردتش تثبتلي تثبتلي الصفات والقدرات ذاتية متلقة قلتلك المداخلة مش جميع والمشيئة كلها أنا مش عايز إن ياسوع الله أنا عايزك إن جميع والأفعال بقدرة ذاتية متلقة. الآب قلتلك قلتلك سؤال إذن أن حدك لك قلتلك بقدرة بيغفر علي بقول في هو هل ا ل آ ب في نص عندك في الكتاب المقدس بيقول انه بيغفر بسلطان من الابن ما, ما قلتش الاب ردتش بسلطان من الروح س ولا ع ب ر ن كإني ي ي ولا بتكلم م ف مشاكل ان شاء ان الله عليا و ا ن ح حالة ك م للمستمع تمام ل ت د و ق تفتشد ل الله المعجزات يبدو او ايميل لم تقرأ الكتاب المقدس م ع ج ز ا يا ان احدك يا ت تقرأ يبدو سيد ليه بقى ت ع ا ل ن ش و ف نشوف, نشوف يسوع بيقول ايه عن المعجزات يقول س نفسه و ع ذات ب ي ايه المعجزات بيقول عن في انجيل يوحنا خمسه وسته ح ن لان الاعمال ل و ث ل ا ت ي ن ي لو حد م ينزل ا ويبقى ا ل س ؤ ا قائما هل اللهوت ل هل لللهوت دفع ام دفع للناس صوتي انا استاذ عارف ان النص الرب كارثه الاعمال تمام ي انا ا ل تشهد لي ان الآب قد ارسلني أيضا يسوع بيقول في انجيل س يسوع انفسنا وعشرين في الشهيرة اجابهم لما القصة بتاعت واحد صحتاط ا ل م س ي ح اللي هو حيرجعلهم الملك مش مستنين اله اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون الاعمال اللي هي المعجزات التي انا اعملها باسم ابي اي باسم الله هي تشهد لي تشهد له إن هو المسيح. لأن عندك الأنبياء الكذب حيعملوا معجزات له هو هيعملوا هل هم قالها سيزميد عندك المسيح لان الانبياء الكذب الله طب صخرة الكنيسة بطرس. ماذا يقول في اعمال الرسل باي سبحان طب بطرس او ان ماذا كمير في صخرة ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري رجل قد تبرها لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات ي ت ب ا ه يكتبهم بقى حد كده و وعجائب وآيات طب بوليس بيقول إيه في كورنفس التانية 12 -12 إن علامات الرسول وعجائب علامات صنعت ايه التانية ان بآيات طب بينكم صبر في في كل قد وقوات يا أ س ت ا ذ إ ي م ي ل إ ذ ا المعجزات دي مش دليل ا ل و ه ي ة دا ممكن تكون دليل على ان هو مرسل من الله وكمان ونقول وعشرين كده عندك الأنبياء الكذبة كمان معجزات. كمان الأنبياء كلهم كان لهم معجزات. وأنا أقول لك كده حكم قلبك كده عندك مش هيعمله معجزات لهم معجزات المثال الأنبياء الأنبياء إن نحة عدد على سبيل المثال في صفر اسمع هذا يعني ركز في هذا النص جيدا من كلام موسى ب يقول ايه فقال موسى بهذا تعلمون ان الرب قد ارسلني ل أ ع م ل كل هذه الاعمال وانها ليست من نفسي وانها من نفسي يسوع بيقول في انجلي 12. 49 لاني ي نفسي ي من بيقول لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني و ص ي ة ماذا اقول هو بماذا اتكلم شفت يا سيد ايميل يسوع زي, الم... زي موسى اللي ع م عملت ي س من نفسي ويسوع بيقول ليست من نفسي ا ل ل ي ا ن ت ه فيها ا ل ر ي اللي ن ا ا م ر خ ت ع ل ه الله فنفش ان اشكال شاء م حضرتك نحطه ضمن قايمه ا ل ا س ئ ل ة اللي حضرتك ما ردتش عليها ل والقدرات السبوتية السلطان الذاتية س ف ا ت من وليس من آخر اللي هو الاب ل ي هو ل يا ي استاذ م لان حسب ايمانك لجميع الصفات ل ج م ي ع القدرات لكل شيء وكل ه م م في ي الاخر حسب ن وبقررها إيمانك واحد حسب ايمانك في ج جميع المعجزات و ه كده ر ربطلك حضرتك يا ايميل استاذ انا الا س ت على ش د انت حضرتك لسه ي ن انا اللي اخترت الامر الطريق الاول في موضوع المعجزات تمام عليك بمهدلك في يوم في موضوع بس ا ل ك ن هذا الشيء يجب ان يكون خ ل هناك ش ل ا م ع ج ز ة ان ي س و ع يمشي على ا ل ك ش ب ا م ع ج ز ة د ي ف ي ن ه ن ا شباب ف ي متة 14 25 و ب ر ض ان يكون هناك شباب يجب ان ي ش ش م ا ك ل و ف ي ا ل ه ي ع ا ل ك ش ب ا ل ل ي ل مضى ا ل ي ه ي س و ع ن ه ن ا شباب م ا ش ي ا ا على ل ب ح ر ف ل م ا ابصره ا ل ل ت م ي ذ م ا ش ي ا على ا ل ب ح ر ا ض ط ر ب و ا ق ا ئ ل ي ن و ن ه خيال و م ن ا ل خ و ف ص ر خ و ا ومن الخوف ص ر خ و ا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشبعوا انا هو لا تخافوا أ هو、واو. جمد ا لا ك ل ل م ة تخافوا فاجاب بطرس وقال ي ان كنت أ ن ت هو فامرني أن آتي إليك ف ق ان ل تعالى ف ظ ل بطرس من ا ل س ف ي ن ة و م اليك الماء أ ت ي يسوع إلى ولماذا ش ك ت شككت أو شككت؟ اشنا واحد ك لا م ة ي قليل الايمان دعا في صوت ان شاء الله في صوت شباب صح الحمدلله رب العالمين تمام قالوا ايه يا قليل الايمان لماذا شكك ت طب بص بص ايه في في معنى الكلام متة حضرتك حضرتك ده متة فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم هو يسوع تم بطل أستاذ. مش تم الايمان بقوله بقوله بطل قليل بيقوله فيها استاذ هنا لعدم ايمانكم فالحق لكم لو كان فالحق حبة مثل خرزل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إ ل ى هناك فينتقل يبدأ الموضوع كله يا استاذ د ي م ي ل مرتبط بالايمان لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقول ل لهذا الجبل انتقل تخيل حينقلوا هيقدر يقول جبل للبحر حاطت مش ف ي ن ب م ك ا ل ك ل ا م ده؟ ف ي م ر ك ن يكون ممكن و ت ل ا ت ي ن ت م ا م و ع ل ى س ب ي ل ا ل م ث ا ل ي ع ن ي م ك ن ي ك و ع م م ك ي د ه ن م م ي ك و ع م د ك ي د ه و ن ق م ب ن ي ك و م ش ه ن يكون ممكن ك و ن ممكن يكون ممكن ي ك و ه ممكن يكون م م ك ي ك م م ك يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون م م ل ن يكون ممكن ي ك و ع ف ي م ر ك ن يكون م ب ك ن يكون ممكن و ت ل ا ت ي ن م ر ك ن يكون ممكن يكون ممكن ي ك و 36. سريعا ت ة وثلاثية س بقى ف ص ا ف و ا ا ل ج م ع و أ خ ذ و ه كما كان في ا ل س ف ي ن ة و كانت معه أ ي ض ا سفن أ خ ر ى ص غ ي ر ة فحبس النحر يا حظيم فكانت ا ل أ م و ا ك تضرب إ ل ى ا ل س ف ي ن ة حتى ص ا ر ت تمتلئ و كان هو في المؤخر على و س ا د ة نائما ف أ ي ق ظ و ه و قالوا له إ ذ ا أ ي ق ظ و ه إ ل ه جواه كل ملء اللاهوت جسديا و مش عارف اللي ب ح ص ل ب ر ه ما عليها ف أ ي ق ظ و ه و قالوا له يا معلم أ م ا يهمك اننا نهلك فقام وانتهر الريح وقرر البحر اسكت حبكم فسكن الريح وصار هدوء عظيم وقال لهم ما بالكم خائفين نفس ا ل ك ل م ة سبحان الله هكذا كيف لا ايمان لكم شوفت الموضوع متعلق بالإيمان الموضوع متعلق بالإيمان نفس في متعلق بقى بالايمان بالايمان متعلق فقال الكلام الرب لو كان لكم ايمان كان لكنتم روكا خرزل وانغرتي 17-6 مثل حبة خردل لكنتم لهذه في البحر الجمة لهذه ف ت ع ك مش م بد ا في يسوع يا استاذ ل ت ح ك م في ا ل ط ب ي ع ة بص على سبيل المثال في الملوك ا ل ث ا ن ي ياللا م و ك ل ث ا ن يا فتة ث ن ن ن ي ف ذ ه ب ا كل واحدة خ ب ن ا هناك موضع ل ر ي خ ا فيه نكمل ا عشان د د ستة ستة نكمل م لحد العدد ي ف ق وقت ا ح د ت ب ل وزر مع ع د ي فقال إ ن ي أ ذ ه ب فانطلق معهم ولما وصل ا ل أ ر د ن قطعوا خشبا واسكان واحد يقطع خ ش ب ة وقع الحديد في الماء فصرخوا ق ل لأني ل آهن يا سيدي لأني عري ي ا س ر ف وقال اهون ل ل أين سقط فعراه ل م ض ع فقطع عودا وألقاه ا فطف ل ح د الحديد. يا د هل ل الحديد على الماء؟ معجزة. تحكم في الطبيعة إذن المعجزات ح تحكم د د ي يطف في يا معجزة إذن أ سيدي ت ا ذ إ م ي ليست ل ل لاني ألوهية ليس ألوهية ليست دليل ل إ ط ق ا ل أ ا ل أ ن ب ا الكذبة ء ه ي عليه م و ا ليس إ ث بل ا ت أ و ي ة اثبات ل بل م س ي ح إ أ ن الابن له جميع الصفات والقدرات من العلم الذاتي المطلق و ا ل م ش ي ئ ة وكل شيء مساويا لله الاب ب أ ن ح ت الكتاب、المقدس. تعال برضو على شوية الاستنتاجات اللي حاضرتك استنتجتها من كله. حاضرتك لك الآب الله داخل المقدس الرد على اللي الكلام كله بالاسترشد بفليبي、26. الذي إذ كان في صورة الله لم يحتف خلصة كان أن من من أن يكون برضو هو ده لله شوية صورة فقط في يحتف معادلا إذ الاستاذ ذ إذ ي ن في صورة الله ا ل بيقولي ل في الترجمه ة الأصلية الاصليه تعرفش مفيش ك ت ب المقدس أصلية. ترجمة أ ة حضرتك تعرفش ما الموضوع ياريت أصلية يعقوب ملقي للكتاب المقدس غلطان لما قلت ترجمة أصلية. روح للأب الفكري احترامي لساعدتك الغلطان حضرتك ترجمة تدرس أنت قلت ترجمة لو للأب قوله روح روح عندك عن مع يمكن لأيوجد سمعتش عويسة يقع فيها جميع فيها المسيحيين تمام ا ت م ن ى انك ترد عليا في موضوع ازاي عندك ترجمه ة اصلية تمام بتقول كان بتقول للذي فيه صورة ا ل ل كلوسي سلول سلول الرجل ه رأسه ليه لكونه ماشي فان في في ينبغي يغطر حضك حضك عندك عندك كرونس كرونس ان سبعة سبعة 11 11 11 ص و ر ة ا ل ل لكونه صورة الله ه ومجده صورة و م ج د ه مش بس في كده في التكوين واحد س ب ع ة وعشرين فخلق الله الانسان على صورته على ص و ر ة الله خلقهم ذكر وانثى واستاذ ن معادي ا النص ده إن هو ك ل اولا صفات الله ا ل م ع ا د ل ة تستلزم الشرك منفعش كمة نعادل واحد ب... بواحد. بكمة الشرك واحد بواحد ده تمام ا ل حاجة ن ا هتقالك بيقول ا ا ل ل ل ه ذ لا اله الا علي ل هو ورد ع ب ل ا م بتؤمن ن ط ق حتىك ان الله ي و الاب والابن نركز يا هنا الاب والابن والروح القدس تمام المصر الازي بيقول اسكانه ت م ا م ا ل ذ ي إ ا لم... كان ف يصور ة الله ف يصور ة الله ا ل ل ي ه و م ي ن ح ت إ يمن ا ه ا ل ابن لم يحتى حيث أ ن يكون م ع ا د ل ل م ي ن بقى ل ل ابو ال ابن و ر و ح ا ل ك د س إ زي ا يعني كان يللا ه ل ل يلوى هو ا ا ب من حيث ت يمن ا يل ابو ال ابن و ر و ح ا ل ك د س ط ب إ زي ا او سي زي او سي و ا ل م ع ا د ل ة زي ما قلت خطتك تستلزم وجود طرفين انا اطالبك امام ا ل غ ر ف ة جميعا انك تجيبلي ح ا ج ة و ا ح د ة يسوع معادل فيها لله هل ده فيها السؤال السؤال لا للآب الحاجة دي المقية يا حاجة مساوي الوحيدة الايمان تيكست يسوع وحدة دي فعب؟ فقط غير شرعة لازم عشان تؤمن بالله سبحانه وتعالى تؤمن بالرسول زي ما يسوع بيقول في انجيل يوحنا اربعه عشر واحد لا تضطرب قلوبكم أ ن ت م تؤمنون بالله فامنوا آ م ن و بيه و ش بس كده جميع ا ل أ ب سبيل فأخبار ي الأيام ا المثال ا ء على ل أ ل لو ى حد نزل ل ن ص أ خ بيه ا ا ر ل أ ا الأولى أخبار الأيام التانية كده. أنا بقرأ من الذاكرة والله أخبار الأيام التانية م همشوف معلش بقرأ كده منذكرة ك د موضوع العام الثاني شفت ر عشرين, عشرين. باش. تمام. وبقروا وهروا بريطة وعند خروجهم ي ن وعند باش صباحا تمام الى قوة وقط ا وقال اسمعوا يا يهوذة استاذ أرشاليم آمنوا فتأمنوا هي ا ل ح ا ج ة ا ل و ح ي د ة اللي يسوع معادل فيها الله إنك لازم تأمن بالرسول عشان ا تأمن ب ل ل لو حد ينزل حد ان ل ص من شاب الحلوين يقول كانت ل ذ ي يسمع م ك يرزلكم م يسمع مني والذي يرزلكم يرزلني والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني ش ف هي دي ا ل ع ل ا ق ة ان كانت دا العلاقة بين يسوع والتلاميذ او ارض ا ل ع ل ا ق ة بين الله وبين يسوع هي ع ل ا ق ة التجسد هي نفس ا ذ ا ا ل ع ل ا ق ة بين المسيح والتلاميذ لانه يقول لهم الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرزلكم يرزلني ا ذ ا علاقة هي دي علاقة بين الرسل وبين المرسول يا أستاذ ايميل استاذ ف ق ر ك بالاسئله ة تاني تنساش عشان خاطر ما ل ل ل ا ه و تاني ح ج ة واحدة ا ا بس ب ل ا م س و فيها للآب. عدت في في في عليه اشعية عليك اشعية عايز كلها الجاه الله حالتك المداخلة الاولى او حارض الموضوع المداخلة ان شاء للآب لنصوص بتستنتج ب حاجة واحدة عدت انا ب ق د ر ة ذ ا ت ي ة م ط ل ق ة سؤال كمان الناس تكتب على الاسئلة. تمام؟ الاب س ت ت ك على اعطى ل الاسئلة الاب ت تمام ك الابن سلطان وعطاه النويدين ا حاجة واحدة الابن الى الاب دفعه ومين اللي دافع لمين ي زي ما قلت لحضرتك في اول المدخنه <تصفيق> شكرا أ س ت ا ذ أ ن ص ا ر أ ن ا أ ح ب أ ن أ ذ ك ر أ س ت ا ذ محمود ان العنوان لهذه ا ل م ن ا ظ ر ة هل الابن مساوي للاب ف أ ن ا علي أ ن أ ث ب ت هذا طبعا من كتاب المقدم فلا يا أستاذ محمود أن لآيات آيات التفسير عليك محمود مبهمة تريد فتريد تعرف تستطيع تسترجني أنت أنت, تريد يعني آيات مبهمة عليك أنت فتريد أن أن ع ن د م ا ص ان تكون هناك ي مناسبه ا ن هناك اشياء مناسبه لان ه ن ا ا ل ي ا ء مناسبه لان هناك ا ل ي ا ء م ن ا س ب لان ا ك ا ش م ن ا س ب ن هناك اشياء م ب ه لان هناك ا و ي ا ء مناسبه لان هناك اشياء مناسبه لان هناك اشياء مناسبه لان ه ك اشياء م ن ا س ب لان ن ا ك ا ش ي ا م ن ا ب ه لان هناك اشياء مناسبه ا ن ه ن ا ا ش مناسبه لان هناك ا ش ي ا مناسبه لان هناك اشياء مناسبه لان هناك اشي ب ا ل ن س ب ة لك ن ت ق ل هل عندك إ ث ب ا ت ان هناك ه نص أ ص ل ي للعهد الجديد طبعا أ ن ا عندي إ ث ب ا ت يوجد لدينا ا ل آ ن م خ ط و ط ة اسمها كابوريوس تسمى أ ي ض ا ب ا ل ب ش ي ط ة للعهد الجديد هذه ا ل م خ ط و ط ة كتبت بيد الرسل, الرسل, الرسل الرب يسوع الاثني عشر انفسهم وتعود الى ايامهم يعني طبعاً قبل ما بين ميلادية ميلادية ميلادي. طبعا طبعا يسوع وبالخط المربع العبري قبل كتبت باللغة الرب وبالخط ما الارامية والرسل لغة و60 مربع الارامي هذه المخطوطه لا تزال المخطوطه ا ل م ق د س ة و ا ل ر س م ي ة ا ل م س ت ع م ل ة لدى الكنائس ا ل س ر ي ا ن ي ة حتى يومنا هذا وهي ا ل آ ن م و ج و د ة حاليا في المتحف البريطاني بالعنوان فهون فقال ه و ن يعني أعطاني من ممكن ننزل إذا متى متى حدا ف لهم يسوع لعدم إ ي م ا ن ك م ف ا ل ح ق أ ق و ل لكم لو كان لكم إ ي م ا ن مثل ح ب ة خ ر د ل لكنتم ت ق ل و ن لهذا الجبل انتقل من هنا إ ل ى هناك فينطق كروية الواياكم تعرف ع أنا شو ا النص ق ة هذه ب م ض و ع ل و م أ ن اليوم بالنصوص أثبت ب أنه ت ا ا ب ل ق د س المسيح ا أنا صفات ن ي أضع التي تبرهن أنه مثلا س المسيح مساوي المسيح ا أعمال التي قام بها إنه مساوي للآب. أخوال و ي للآب للآب أنه م ب ا ل ن س ب ة أ و ل شيء خلينا أ ن ا أ ف س ر هذا النص حتى لو أ ن ه خارج عن الموضوع لاستاذ أ خ و ن الأستاذ أنا بدخل بقصة الرياح أنا صراحة بدخل ولوكا مع بعض. متى لم يختلط علي الأمر أ دمجت متى محمود مع وبعدين بقصة بعض محمود أ ب د ا ف أ ن ا ع ا ل بالكتاب المقدس إ ن م ا يعني لم أ ذ ك ر متى آه ذكرت آه الوقت ماني ولكن مت متى ا ر ب عشان لم أ ذ ك ر بس ولكن ربطت أ ن ا هيتان ها ا ا ل آ ي ت ا ن مع بعضهما ربطتهم واظهرت إ ن ه المسيح هو طبعا التلاميذ لم, خالي لم يكن يعمل بشكل صحيح قد يكون ا ل إ ي م ا ن قوي أ و قد يكون ا ل إ ي م ا ن ضعيف مظبوط المسيح قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة الخرد. يعني إيمان صغير حبة الخرد. يعني لو كان لكم إيمان、صحيح. إيمانهم لم لم حبة حبة بعض لو لو قال كان الخرد الخرد كان يعني صغير يعني صحيح يكن صحيح لم يكن حقيقي、بعض. هذا ي أ ت ي تدريجيا رئيس ا ل إ ي م ا ن ومكمله من المسيح اذا المسيح هو الذي يكمل ا ل إ ي م ا ن وهذا ما فعل المسيح تدريجيا طيب طيب الإيه اللي هي باتك جوابت أتابع لنرجع على العنوان أنا خارج صراحة العنوان. طيب. عنوان ا ل م ن ا ظ ر ة ومن الكتاب المقدس قبل ما أبل لك... ذكرت ان ه اخونا محمود ذكر من ف ي ل ي ب ي هو يعني نفس ا ل ا ي ة انا اعطيتها من فيليبيا ل ت ي تقول ان ه المسيح هو معادل للاب لان ه الايه تقول هذا ليس معادل معنا لله آ ي ة هون و ت ق ن م ع ا د لكن للآب معادل لله ل لا أ ع ر ف هو كيف يقول انه ق ر أ ه ا انه ليس معادل لله طيب طبعا فيليبي الذي في الآية في الأصلي الذي في هيئة كيف يكون في هيئة الله؟ ويكون بتقول بالنصر الله الله الله الله أقل من الله لا خمسة مستوى من يمكن صورة صورة كان ها كان كان إذ أنه أتت الذي إ ذ ا كان في ص و ر ة الله تصريح م ذ ه لم ل يحسب خ ل ص ة يعني لم يحسب تهجما ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه طيب النص واضح. ما بدي أرجع أنا أعيده. ت اتابع ب ع أنا الـ أتابع الـ عنوان الموضوع يعني أ ن ا عم بجيب صفات أجيب آياب مش ل أ ب ر ه ن ان ه المسيح هو الله لكن ل أ ب ر ه ن ان ه المسيح يملك الصفات و ا ل ق د ر ة والخصائص ا ل ل ي هي م ت س ا و ي ة للاب نفسه إ ن كان ب أ ق و ا ل ه أ و ب ش ه ا د ة الكتاب المقدس أ و شهاده الرسل او باقواله وافعاله واعماله طيب أقدم آية من رسالة رومي ا لاحظي ز ت المتساوي ي ة ا للأب ا أ س ت ا ذ محمود انا يعني مش عم أ ج ر ب ان ه أ ث ب ت ان ه المسيح هو هو, هو, هو هو الله الكتاب يفعل هذا لكن أ ن ا أ ر ك ز على هل هو مساوي ل ل ا ممكن من رومي 9؟ رومي 9 إذا ممكن ينزلنا اصحاح تسعة تسعة إذا روميه التسعة... ت س ع ة آه... عفوا ر و مظبوط ي التسعة آه... م هذه ا ل ا ي ة تلاته يا ريت من بعده اربعه وخمسة وستة. فلو... فأني كنت أوده لو أكون محروما خمسه ي التبني والمجل سته ج لكن ي ل بس و انا مثل ما قلت أ ل اريد أ أن أعلن أن المسيح يعني الكتاب مقدس يفعل هذا هو يعلن ان ل م س ي ي ح ع ي اركز ب مقدس المسيح يفعل يعلن الله لكن هذا هو هو أنا أريد أن أ ي د أن أ ر على ا ل صفات المسيح وقدرته على أ ن ه مساوي للاب طيب د ق ئ ا ا ل المقدس يعني يحيط القارئ القارئ محاط من الآيات بسحابة يعني يحيط من التي تصرح جليا أن المسيح هو يهو إله إ س ر السؤال ئ ي ن ف ه طيب ا ل س ا ل آ ن إ ن كان ي ش و ع هو إ ل ه إ س ر ا ئ ي ل نفسه الا يعني انه هو يملك ق د ر ة م س ا و ي ة ل ل آ ب طبعا و إ ل ا لا معنى يعني لماذا يقول انه إ ل ه إ ن لم يكن لديه ا ل ق د ر ة المساويه للاب هذا لا معنى له طيب ياريت ممكن حدا ينزلنا من من لوقه الاصحاح الثاني الايات ع من ثمانيه الى احتى ع ش ملاك الرب هون ظهر مع جمهور من ا ل ج ن د السماوي للرعاه ا في ل و ق ا إ ص ح ا ح ا ث ا ن ي مصرحا إ ن المسيح هو يهوى اله إ س ر ا ئ ي ل نفسه تعالوا نقرا معا جاء وكان الكورة في في لوقة تلك تلك كان الكورة رعاه متبددين يحرسون حرسات الليل على رعياتهم ا و إ ذ ا ملاك الرب وقف أ ص د ق ا ئ ي في ا ل م خ ط و ط ة ا ل ا ر ا م ي ة والتي تسمى ب كابوريوس والتي كتبت بيد الرسل أ ن ف س ه م وبلغات ا الرب ي ش و ع والرسل ج ا ء ت ك ل م ة الرب بمارا أ ص د ق ا ئ ي ك ل م ة مارا ليس لها ن ع ن ى آ خ ر سوى يهوى في العبر في الارام كابوريوس صح طيب هل سمعتم قطا احدا من ا ل أ ن ب ي ا ء يغفر الخطايا طبعا لا أ و ما يعلم ما في قرب ا ل إ ن س ا ن هل يستطيع النبي أ ن يعرف ما في قرب ا ل إ ن س ا ن لا أ ن ا أ ح ب أ ن أ ذ ك ر أ س ت ا ذ محمود ان ه كل ا ل أ ن ب ي ا ء في العهد القديم فعلوا المعجزات ب أ م ر من الله وليس بسلطانهم الشخصي مثل الرب, منشوف الرب يسوع فهو ب س ل ط ا ن ه وكلمته يفعل المعجزات ويخفر الخطايا فهو يعرف ق ل و ب الجميع هذه الصفات تصرخ لنا إن الابن هو مساوي الاب أ خ و ن ه أ ل ي س هذا عنوان ا ل م ن ا ظ ر ة هل سمعتم ك ت ا أ ح د ا ق ا ل إ ن ا ل ذ ي ر أ اني كثر الاب ء ا طيب ا ل ذ ي ر أ اني كثر الاب ء ا ين ع ي هو مساوي الاب هو يقول ه ا ج ل ي ا هل سمعتم قطا احدا قال ان ل آ ب فيه و أ الاب فيه ب فيه؟ مستحيل هل سمعتم قطة قال كل ما هو آ هو فيها وانا ي ل ب س ي فيه ن إ ي وزلية م مساوي أنا كائن الإبن أليس هذا أليس للآب المسيح هو الخالق طيب إ ذ ا المسيح كان هو الخالق أ ل ا يعني أ ن ه مساوي ل ل آ ب له ا ل ق د ر ة والخصائص والصفات إنه مساوي للآب؟ ماذا يقول يا ريت حدا ينزلنا اخونا إ ذ ا ممكن تنزلنا من بعد إذن انجيل ح يوحنا صاح ا ل أ و ل عدد ثلاثي يقول كل شيء به كان. شكرا ي ء به ا ن ش ك شكرا مستر ابراهيم كل شيء به كان شيئا لم يكن شيء مما كان. ي ح ن ا واحد عشر ماذا يقول كان في العالم وكون العالم به طيب العالم كون به. كل و ن به ك شيء به كان الا هذا يعني انه له نفس ا ل ق د ر ة ا ل م ت س ا و ي ة للاب آ ن أ خ و أستاذ محمود ط ع ا النزل قلوسي ريت حد فانه فيه خلق الكل ما في السماوات وعلى ا ل أ ر ض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروش سيدات رياسات خلطين الكل به يا ج م ا ع ة يا عالم يا ه و الكل به وله قد خلق في ك ر ن س س واحد ك ر ن س س ا ل أ و ل ى ث م ن ست يقول لكن لنا إ ل ه واحد ا ل آ ب الذي منهم جميع ا ل أ ش ي ا ء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع ا ل أ ش ي ا ء ونحن به أعضح من هيك أ و ض ح من هيك ب ا ب ي ء عدل الخمس دقائق شكرا ً مس ابراهيم ا ر أ ي ت و هون يعني إ ذ ا كان الابن هو خالق هذا ي د ل هذا يقول لنا انه متساو للاب ل أ ن ه ا ل آ ب يخلق الابن يخلق كلمته ا ل آ ب و كلمته و روحت طيب المسيح لديه القوه ي غ ف ر خطايا من يستطيع أ ن ي غ ف ر خطايا ا إ ل الله وهذا ما ا لوكه ش ع ب ا ل ي ه د ي قال خمسه ا ع ا ا ل سبعتاش خمسه وعشرين اذا فيك تنزلنا ايه و يا أ خ و ن ا مستر إ ب ر ا ه ي م لوكا、5. صحاح الخامس آيات وكان ف ي الأيام أحد يعلم وكان فرسيون و م ع ل م و ن ل ل ن م و جالسين و هم كاتم ن كلو ك ا ر ي ة من الجليل و ا ل ي ه و د ي ة و ر ش ل ي م وكانت ق و ة ا ل ر ب ل ل ش ف ا ء ه م و إ ذ ا ب ر ج ل ي ح م ل و ن على فراش إ ن س ا ن ا م ف ل و ش وكان و ا يطلبون أ ن ي د خ ل و به و ي د ع و ه أ م ا م ه ولما ولم لم يجدوا من أ ي ن يدخلون به لسبب الجمع صعدوا إ ل ى السطح ودلوه مع الفراش يعني يعني خرقوا الى السطح فتحوا ا ل س ق ف من فوق و ن ز ل و ا من بين ا ل أ ج ر إ ل ى الوسط قدام يسوع فلما ر أ ى إ ي م ا ن ه م قال له أ ي ا ل إ ن س ا ن م خ ف و ر ت لك خ ط ي ا ك تعالوا نسمع ما ي ب ت د أ الكتب والفرسون ي يقول ف ا ب ت د أ الكتب والفرسيون يفكرون ك أ ل ي ن ا هذا بس يعني هم مجرد فكروا بقلوبهم من هذا الذي يتكلم بتجاديب من يقدر أ ن يغفر خطايا إ ل ا الله وحده فشعر يسوع لاحظ كيف الرب يسوع يعلم س و ي ع ك ل و ب ا ل إ ن س ا ن فشعر هو ي ق ر أ ا ل أ ف ك ا ر فشعر يسوع ب أ ف ك ا ر ه م واجابهم أ ج ب ه و أ ماذا تفكرون في قلوبكم أ ي م ا ايسر أ ن يقال م خ ف و ر ة لك خطاياك أ م أ ن يقال قم وامشي ولكن ل ك ي ت ع ل م و ابن أن ل ا الانسان إ ن س ل ط على الأرض كلمة ابن الإنسان ابن والذي ذكرها أ خ و أ س ت ا ذ محمود قبل دقائق فهو لا يعرف المغزى وراءه ك ل م ة ابن ا ل إ ن س ا ن اليهود كانوا يعرفون هذا اللقب المسيح هذا اللقب يدل على ل ا ه و ت المسيح كما ر آ ه دانيال بن الاصحاب ا ن ي ا ل أصحة س ا ر ع ابن ا ل إ ن س ا ن جميع اعطي ل ش و وتسجده ب هتعبده ع لأنه أ له سلطانا ن السلطان هو سلطان أبدي ابدي ل ي عارفين و كانوا ل الإنسان ابن بس、ولكن. طيب دقتين أي ما أيسر أن ولكن أيسر ما يقال يقال مخفورة لك خضيئك تعلموا أن الإبن الإنسان سلطان. يعني سلطان هو له سلطان. على الأرض أن يخفر خطايا. قال للمفلوج لك أ ق و ل قم و أ ح م ل فراشك و أ ذ ه ب إلى بيتك ففي الى ح وحمل ا قام أمامهم وحمل ما كان مطاجن ل علي و ض إلى بيتك ي إخوتي المسيح يخفر خطايا بالآية يعني الآية وهو والسلطان الله هنا برهنة أنه له القدر أن يخفر خطايا هذه يعني الآية فعلها برهنة لهم مجد القدر الذي أن ل يقول لأنه بالآية ما خطايا صحيح يعني يستطيع يخفر هو هو برهنة أنه هو أن يخفر خطايا لأنه برهنة أن هو ابن ا ل إ ن س ا ن هذا لقب المسيح ل ه سلطان من ذاته أ ن ي غ ف ر الخطايا هل هون قال طلب أ و صلى من الله لكي يخفر لكي يعطيه يمنحي ان يخفر الخطايا لا هذا لا يوجد في كتاب المقدس استاذ محمود المسيح هو يملك نفس الخصائص و ا ل ق د ر ة والصفات م ت س ا و ي ة للاب وجوده من ذ ا ل أ ذ ى هذا يدل أ ن ه متساوي للاب ي ن خ ي دقيقة لبعدين يكون ص ر ر عني هيك أ ع دقائق صد الأدمن ما الأستاذ ومايك شكرا في رأيكم طيب جملته معك <تصفيق> السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ه حياتي محمود محمود يا شيخنا ناصر. شيخ عندي طيب الأخوات ناصر ناصر ناصر أخونا ناصر طب أخونا المداخلة الثالثة أخونا شاء ا ل ل موجود محمود طب دي إن لكن لدينا هناك اشخاص يلا لو تبدا بمحض الميك ابن محمود نعم محمود يلا ت خ ذ ا ل م ا ي ك ي ل ا ت ل ى ان ش ا الله يلا ترى ا ل م ح م و د ي ك ابو محمد و يبدأ ع ل ا ترى المحمد ل ل ه يلا ترى ا ل م ا ل ل يلا م ح م و د و ا ل م د يلا ترى ا ل ث ا ل ث ة يلا ت ر ا ء الله يلا ترى ل م ع م د ا ل م ا ي ك ا ترى ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه ح ي ا ك م الله ج م ي ع ا ا شاء ل ل ه يكون في صوت بسم ا ل ل والصلاة ل ه و ا س ل ا م ع ل ى رسول ل ل ا ه اللي س ئ ة ا ل ل انا س أ ل ت ه ا انا عايز اعرف بس ح ا ج ة يا استاذ انيس يعني حضرتك حتجاوبها عن... كل سلطان بعد المناظره ل لكابي ا واستدفع ب انجيل لوقة ل م فانهم لا يعلمون لا عايز حاجة واحد دفعها الابن للاب الحاجات دي كلها يعني عايز افهم بس مصيرها ه ايه ل ي الله سبعة أربعة وثلاثين. ابن ل ل أعلم لوكا ه الانسان يسلم أ ك ل ويشرب فتكون هو ن ذا ا ن أ وشرب خ ر ا ب ن ا ل إ ن س ايدي ن س ل إلى م أ ي الناس فيقتلونه هو ابن ا ل إ ن س ا ن حضرتك اللهوت يا أستاذ من أن معلوماتها تمام بتقول إن مخطوط الخبرست الأشورية القرن الأول الكلام بغض. مخطوط يا أستاذ القرن العاشر تصلح بتقول القرن بيموت مخطوط مخطوط حضرتك أنك حدك بغض من من من من أن ا ل ع ا ش ر و ل ي س ت من القرن و م ما... ا ن ا ب ر ض حضرتك و انك انت حضرتك ياريت تصلح م علي و م م ا ت ك ف ش ش اي كل ا ت ع اللي بقى اعبد ع ى كل ل ل ا انت قلته بتقولي ل هنا المسيح الرب بتقول الرب ياما. طب حضرتك وقررتها تعالى تعالى اقولك أنا حاجة بس. تعالي اقولك بس. وظننة اولا اليهودي لي المسيح كلمة المسيح في الفهم اليهودي ليست ياما بسيطة في حاجة كده هنا هو الله انا حاجة تمام بس بس ايه م حد م و ينزل يوحنا ر وعشرين ب ع تسعة ة يوحنى ا ر ب ع ة ت س ع ة وعشرين شباب المراه بتقول ايه هل ام انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت لعل ا هذا هو المسيح حاطفة مقتر من اليهود يا استاذ وهلموا انظروا انسانا وليس الها مقتر من متجسدا هلموا انظروا كلمة انظروا وليس بقيمة انظروا ل ل ا انسانا قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح حتقف ر ح ا ا و ب ك ل م ة الرب الرب الرب الرب ما فيش مشاكل حد ينزل ك ر ن و س ستة الاولى اربعتاشر ر ك ن س و س الاولى والله قد اقام الرب قد ت ا ن ي ك د ه لو كلمة اربعتاشر ل هنا ت ن ي اللهود لا ع ل ل ق ف ض وانتظر من والله ما من تيك داخلتك ي قلت ي الى الهيته و استدلت ع ل ى كده بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله استشدت بدانيال ان وراه ابن الانسان و ا ل م ن ا ظ ر ة م س ج ل ة و ي ر ج ع ل ل م ن ا ظ ر ة تمام والله قد اقام الرب حط فينا ت الرب ك لك حل من الاتنين من مفيش النسوت هقول مشاكل ب ا اذا ا و عليك كلمة ل ر تعني النسوت وليس اللاهوت كما حدث قلت اما لو لتعني اللهوت اللهوت اللهوت؟ انك ت فكيف تراجع معلوماتك س لان ط ا هذا مثل ل يسوع ه قالوا لان كذا ي في العدد ست قال لهم و ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر خطايا وقلت لك يسوع لا يستطيع ان يغفر اغفر جميع بدليل الكارثة والمصيبة الاستاذ ي ش تشهد بكلوسي واحد حد ينزله لي سريعا واحد د يرد ر على كلها ا وتحول الموضوع لايه خارق الكل ا ام ستاشر ف ي ليه؟ ن حد نزلهولي عشان يعرف كل يعرف ليه الاستاذ ما ب د أ ش من ه الاستاذ ذ ي هو صورة ل ل المنظور بكر كل خليقة ل ه غير بكر ا ايميل مكسوف انه ي ب د أ من عهد خمسه عشر لذلك قالك احذف خمسه عشر خليني في سته عشر يمكن محدش ياخد باله ولا حاجه لا يلا كلوسي واحد هو راس الجسد الكنيس الذي هو البداء بكر من الاموات استاذ ايميل يعني ايه بكر من الاموات هتقول لي اول من الاموات بجسد ممجد والكلام ده كله. تمام بكر. يعني اول واحد قام الاموات بجسد سب استاذ يسوع、مخلوق. بس هتقول عرفت حضرتك حذفت حضرت تقرأ تكت يعني لي يعني يعني ايه الخليقة يا من مكمنة من ممجد من مخلوق مخلوق ومرضيشي كمان 18. 16 بس. ما كله اول ينفع بكر بكر بكر بقى فوق ده شيء ي ا أ س ت ت ا ذ إيميل انك ق و ل يسوع لي هو يسوع ه و يعني ما احترامل ا انت ع ت ك أصدقك مصدقش ي س لا أنا أصدق يسوع يسوع ب يقول في إ ن ج ي ل يوحنا شباب شيئا ده هو إلهكم. أقول لأ معلش أبي بيقول الآب الذي الذي اللي لا يا أستاذ ياسوع والطان 8-54 إن إنه إلهكم إلهكم كنت نفسي يمجدني تقولون أنتم أنتم أنت بتعبدو أمجد أقول مجدي لهم ده فليس له هو لان الاستاذ ايميل بيقول ان حضك يهوه اسم اسمه اصيصا مختصر زي ش ي ميم ميم ن ش ر ك ة م س ا ه م ة م ص ر ي ة لا اليهود عارفين انطقوه ولا بيقعوا ا ض ن ا ي لان المعنى الاصلي بتاعه ضاع اساسا يا استاذ ايميل تمام تعرضها بتقول بإيه. تمام؟ حضرتك بتقول ينزل لي بايه رمية رمية المنظرة ب يقولك ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب ا الجسد ح س الكائن ب ا ج س د ا ل على الكل الها م بورقه دي لابد الابدين يا استاذ موضوع المنظمه هل الاب معادل الاب انا سألتكش سؤال هل انت تعبد الجسد انا لما ا س أ ل ه يا استاذ ايميل هدف بتعبط جسد المسيح ق ل ل ي اه مثلا ليه ل ا ن عندي نص بيقول حسب الجسد الموضوع مش موضوع الجسد ثانيا كلمة الها لا تعني الالها بحق الدليل ستاني اربعة اربعة الذين فيهم الى هذا الظهر اعمى ادهن غير المؤمنين الذين تعني كرونسو كرونسو ستاني فيهم غير فيهم يا كلمة الى الظهر معبود تمام اربعة اربعة هذا بحق شباب قد كلام هنا عن مين ي الشيطان مش كدا وبس بص ح ت ك في الخروج سبعه واحد الرب يقول قال قال لموسى ايه انظر انا جعلتك الهه ف بس مضمور لإساف ل ل ا قائم في ل ل ه ف ي وطة و الآلهة يخدي. طب الله ساب مفتوح. والله ما سابه مفتوح. طب ساب م ر ع و ح مفتوح فرق حتى فرق كين ي الفرق, الفرق ده موجود في مزمور اتنين ق ل ك م الهة و وثمانين كلكم وسته وسبعه انا قلت انكم الهه وبنوا ر العليه كلكم نروح ن ع ب ل ه م لا و ت طبعا اما ايه لكن مثل الناس تموتون و ك أ ح د الرؤساء ترفضون إ ذ ا لما تيجي تستشهد علي, على روميه تسعه خمسه ت ا ن ي خليها لما حد ي س أ ل ك يا استاذ إ ي م ي ل هل حضرتك بتعبد الجسد ابنزله هذا النص تمام؟ من راني ل آ يا الله ل يوحن لو يوحنا كنتم سبعة ع ر فقد ت لعرفتم يتكلم تعرفونا م المعرفة ومن و ياسوب و ن عن ي ابي ايضا الآب راى أ ي ت م و ه ق ل له يا فلوبس وكفانة سيد يا ياسوع ارن الآب أ الان ي اليهود غبي ليه غبي اليه فقد فلوبس اقول درجة رأى الآب تمام تعال أقول لك حاجة اولا درجة اليهود طلب ليه طلب لان لك وطلب طلب ان الله لا يستطيع احد ان يراه استحال اضطم هل انا شفت الاب ب ياكل شفت يسوع بكى في إنجيل يوحنى زي شفت بياكل سمك مشوي وعسل في انجيل لوك شفت الاب ب ياكل سمك مشوي وعسل ة يوحنى يقولها يا يستاذ ايميل بيقول يعني نحن نحن نعلم اننا نحن من النقص نعلم اننا نحن من الله. يعني انت من الله الله الله شباب في انجيل يوحنا سته واربعين ليس ان ذ ايميل اخشفت الآب هتقول احد ل ل والنص ه يقول راى الاب لعرفتم الا ومن ا تعرفونه الذي ت ا ن من الله ب ط ر ي ق ة ت ا ن ي ة حدك بتقول في اللي إنجيل 14 عشرة ألاف من اني ل اللي ع ع ا د د ي ب ج ل ل يحن عشر أ ا في تتؤمن ن أ في الاب والاب فيه ايه ل ل إ ش ك ا ف ذلك خدي يا عم على سبيل المثال ل خذ يا عم ستة آفة إ وآب و الاشكال ح د ل ل ك ل على ذ ي ا ل و في كلكم يحن عشرين وفي ذلك انهم رسل كذلك يسوع بنفس بن... علاقته بالاب ان هو رسول يسوع بيقول في انجيل و ح ن ا سبعه ستاشر اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل بالذي ارسلني بيقول في لوقه عشره ستاشر الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرزلكم يرزلني والذي يرزلني يرزل الذي ارسلني نفس ا ل ع ل ا ق ة ب ي ن ي س و و ع الله ان هو مرسل من الله يا استاذ نفس علاقته بالتلاميذ حضرتك استنتك برضه حاجات ت ا ن ي ة انا مش حتقول لك كلمه وحكم المستمع ماشي بتقولي ل حضرتك قبل ان يكون ابراهيم انا ك ا ئ م مفيش مشاكل النص ده جميل وجدا تعالي اردلك الاول على موضوع ان يسوع يعلم الغيب الله يعلم الغيب يعني يسوع هو الله ه لانه هو الله هطرحه طيب اطرحش الطرح ينزلي شير الوقتي كتير عايز بتكلم بسرعة الوقت هو قال كلام هو عايز يوقفني عشان ما بتاعي بس حد العدد العدد انا عشان يوقفني عشان ان معلش قال كلام سفر سفر ر ما شاء الله ماشي ثم أدخل بمثله أدخل وحي ق ا ل و الرجل ع ع م بن ب و وحي ا ل ر ا ل م س ت و ح العينين وحي الذي يسمع أ ق و ا ل الله ويعرف م ع ر ف ة العلي الذي يرى رؤيا القدير صار مكشوف العينين إيه؟ وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي والله هذا أكنوما يا أستاذ تمام حضرتك وناس أيضا تعلم الغير بس عشان خاطر الوقت ببالعام تمام قطرة ويعرف معرفة حضرتك كتير يستحق مكشوف يسمع تعلم يكون حكتثلك وحي بعوه أن بن بس حضرتك ولكن ي ق ب ل ان يكون ابراهيم انا ك ا ئ ن والله ا ل ع ظ يكون م طرقت ا ل ص ص و م ا اتجلت ب ه ر ا ل د ل ي ل حد ن ز ل ك ن ج يكون ل ابراهيم ي ج د م ن ي ط ل ب و ي ي د ن ا ل ب ر ا ل ك م ي ن ك ان كان احد ي ح ف ظ ك ل ا م ي ف ل ن يرى ابراهيم ل الى ل م و ت س و ع ش هشوف الموت الى الابد ايه هو كلام يسوع اللي هو في ربنا اتهاوله يا استاذ وليس كلامه الشخصي او بقدرته الذاتيه تمام يسوع بيقول ابدية كما ازي الكلام ده ف ق ر ر له اليهود سرعه ثمانيه وخمسين الان ا علمنا انك شيطان قد مات ابراهيم والانبياء وانت تقول ان كان ح د ى احفظ كلامي فلن يذوق الموت الى الابد فهموا يسوع غلط فهموا يسوع غلط لان يسوع ما بتكلمش او سرعه عن موت الجسد يسوع بيتكلم عن موت الايمان عن موت الايمان رضي سرعه ثلاثه وخمسين قالوا و ي ل علك اعظم من ابناء ابراهيم الذي مات والانبياء ماتو ا من تجعل نفسك اجاب يسوع إ ن كنت أ م ج د نفسي ا ل ن ة الذي يدمر ا ل م س ي ح ي ة ف ل ي ت مجدي شيئا أ ب ي الذي يمجدني الذي تقولون أ ن ت م إ ن ه إ ل ه ك م مش يهوه يا استاذ يهوه ده اسم ل ل آ ب ولستم تعرفونه العادل بعد يا شباب و أ م ا أ ن ا تعرفه و إ ن ك ن ت أ ن ي لست أ ع ر ف ه أ ك و ن مثلكم كاذبا لكنني أ ع ر ف ه واحفظ قول أ ب و ك م إ ب ر ا ه ي م تهلل ب أ ن يرى يومي إ ي ه ده مين اللي ر ا ى أ ب و ك م إ ب ر ا ه ي م ركز كده في ز م ي ل تهلل بان يرى يومي ابراهيم اللي يرى يومي ف ر ا وفرح وفرح من الذي راى يومي ابراهيم ولم يقل ن يراني يرى يومي ف له ا يراني و الكلام إزاي؟ ايه يرى ف أ ابراهيم اذا كان ما قال هو لهم بقول لهمشي لا له بص... إبراهيم يومي. تهلل بأن يرى يومي شفتهم حرفوا حجارا طيب رفعوا حجره الليرجموا مسيح ليه تمام؟ تمام؟ طارنا فيه قبل ت أ ث ي ر العالم لنكون خديسين بلا لومه اعتقادك 28 الرب ا م ل قناني ا اول طريقه من قبل اعماله ع الرب خلقني استاذ فمخلوق هل كده ارميها والله والله ابدا ا مش... لان ل حاولوا ك هم عندهم او ا م ر أ ة جان او تابعه فانه ي رجل م ر أ ة او ج ف ن يقتل بالحجاره ة ي ر ج م و ن دم ع ليه لانهم ي ه ل فوق ايه؟ على ايه؟ انك بيك شيطان في قالوا له ايه يرجموه هو ليس لانه قال قلوهية الوهيه م انا كده ق د امام ل كلها ن ا ا س ق د الناس كلها ردتلي الاستاذ تمام على كل اللي هو جاب حضرتك و مردش عليه تعال الطرحة ماشي ايمانك انت بتؤمن ان المسيح هو الديان يا ساز ايمانك برافرا هتقول لي والتقافي الديان على تبيه المثال انجل سلطانا أن لانه ابن الانسان أعطاه سلطان أن يدين. ونفس السؤال السؤال وعطاه كعسر يعنى ياسوع بتؤمن يوحنى ان يدين ابن حتى تبيه هو هو رو محمود ونفس ايضا فهنيئا لان ك ب ب ع د ة إ س ابن ن ل ا ا ل إ ن س ا ن ي أ ك ل ويشرب ويقتل يا استاذ تقدر تعمل كل اللي أنا بعمله. هل انا كده بقيت م س ا و لعبدالله اه بقيت مساوي ليه في الحاجات المعينه ة اللي و اللي د ه ا ا ن طب ح ا ا ج ت د سلطة لا ذاتية مني د هو عبدالله علي من الدهاني اذا اعطى من لا يملك. ركز يا استاذ ايميل تمام اذا بالنصوص ان يسوع الديان كما من يملك من يملك تؤمن تمام هناك هناك مدفوع انت هناك يسوع ايه اليه ايضا ربنا زي ركز هناك دافع حتى ادى ربنا يسوع السلطان المفاجئ ادى للشيطان الكلام ده موجود في انجيل لوك ا ر ب ع ة ف ت ة وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن لانه الي قد دفع وانا اعطيه لمن اريد الله دفع السلطان للشيطان ودفعه ايضا ليسوع السلطان ده مصيره ايه حينتهي يوم القيامه الدليل الولى ا ذلك فكرونسس ا الملك لمن الملك يا استاذ لله الوحد القهار ي ة متى سلم لمن لله الاب يسوع. في السؤال ع وعشرين ا الثمانية وما الكل ي ة له فحينئذن الابن ن تأخذع ف ه هذا لله الابن انت مش بتقول باسم الاب والابن هذا الابن خاضع لله الاب يوم القيامة بتقول ل مش يوم س ليك هل يستطيع الاب ان يخضع للابن كما خضع الابن للاب حدكت بالسؤال ده كمان عايز نفس واحد ان يسوع بيدين بسلطان مش بس كده اعطاه سلطان في إنجيل يوحنى ان يدين لانك تثبتلك كلام ده قولي غلط اه انا اؤمن إن ا س ك تقعدين ولاد ام الناسوت ابن الانسان ده اللي ب ي أ ك ل وبيشرب وبينام و ي ت ق ت ل ولا ا ب ن الانسان اللي حيدينا انت كده ممكن يدينك انسان يا استاذ ايميل ركز في كلامك اتمنى انا ردت على كل مداخلتها ل ح ك م في الاخر للمستمع انا اعتزم م الاخ وانا إن ا ت ك ل م ت ب س ر ع ة عشان النصوص اللي هو ت ر ح ه وانا اضطريت انك ت ك ل م بسرعه عشان خاطر أحط. ا ل م ا د ة بتاعتي في ا ل م د خ ل ة بتاعتي استاذ ايميل يا ريت يا اخي ل ح ب ي ب روح مرابط ت ح ط ل و جميع النصوص اللي انا اتكلمتي م ا ئ ا ل ا س ئ ل ة تنزلو ا فيها جزاك الله خير عشان ن ف ك ر و ه فضلوا يخلصوا معك ل ي م ورحمة المي ل ه وبركاته ك ا ح ي الله ج م ع رجعش علاء ا اخونا طيب يا ابو نصل ما ونصر مرجعش طيب سيز ايميل سمعني يا ايميل طيب طيب خلاص طيب تفضل معاك المايك ا ل م د ا خ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ب ت ا ورجاء ع ت ك م ح بتاعتك ة يعني الاسئلة ب محمود مايقعدش عشان ما كل شوية يقول لأسئلتي أسئلتي. معاك المايك يا ايميل نزلوا التوقيت عمر سيز يا、أخوة. طيب شكرا استاذ اخوة مش ليه انا سوف أ ر د على أ س ئ ل ة أ ل ا س ت ا ذ محمود بعض منها حتى لو أنها كانت خارج عنوان المناظره لكن أ ن ا ي ع ن ي أ ن اعرف ا أ س ئ ل ة أ ل ا س ت ا ذ محمود هي ن ا ب ع ة من عدم فهمي للكتاب المقدس ويريدني أ ن اشرح النصوص و أ ن ا سوف أ ف ع ل هذا ا يعني ممكن يعني أشرح بعض ممكن ن م أشرح ه في ا لكن م م م د ا والبعض الآخر خ ل ة في أي وقت إنه من بعد ممكن بعد انا ل ل م د ا خ ة ش ر ح في ي نصوص لم ه و ت بلاحظ د و مبهمة ب ا ن لكن ن س ب ة له أ أ ل ا من أ س ت ا ذ محمود بكل النصوص ل ي التي ه نصفها ا لا يعلم ماذا تعني صراحة ي ن ص ف ا ل آ خ ر ه و بنصوص يستشهد ا ل المقدس التي تتحدث عن المسيح الإنسان ك ت تتحدث ا ب عن فقط ويغض نظره عن النصوص ا ل أ خ ر ى والتي تتحدث عن المسيح كاله إ ل ه و ل نفس مع الآب. وطبعا هي القديم القديم لكن من يدع الحق لابد أن يأخذه كاملاً لأن نصف الحق هو ليس الحقيقة. فالمسيح كما أنه هو إنسان والصفات المقدس ليس فالمسيح الخصائص والقدر الآب وطبعا الكتاب القديم الجديد الحق لا كاملا الحق الحقيقة تملأ كامل هو هو بعديه يدعى بد مع كما كامل هي يأخذه هو أيضا فكذلك إله طيب بعض النصوص ا ل ل ي كانت م ب ه م ة على أ س ت ا ذ محمود أ ن انا بحب أدخل فيها. مثلا فيها هو ا ع ط من كورونسس احب ل ل أ و ى ي يقول فحينئذ ن ومتى أخضع له الكل ل أخضع ا إ ن نفسه أ ي ض ا س ي خ ض ع ل ل له الكل كي يكون الله الكل ذ ي كي يكون أخضع فيها الكل الإبن و و إله إ ن س ن هنا يتكلم عن صفته كإنسان معا يتكلم صفته ووسيط على أ ن ه سيخضع للابن ي يخضع له ل ل ل ك ا وهذا الخضوع للاب من الابن في ن س و ت ه سوف يستمر إ ل ى ا ل أ ب د لماذا ل أ ن ه ك إ ن س ا ن ووسيط فهو خادع للآب. للاب فالمسيح كانسان إ ن س يعني ابن الله ت ج د وفيه و تحققت ن ب ت ا ا ل م ص ي أثناء تجسدي هذا واضح إ ذ ن هنا نتكلم عن صفاته ك إ ن س ا ن وبسيط طيب هذه و ا ح د ة ب ا ل ن س ب ة ل ك ل م ة المسيح أ ن ا أ ح ب أ ذ ك ر أ س ت ا ذ محمود أنه ن ان قلت ه ك ل م ة ابن ا ل إ ن س ا ن هي من أ ل ق ا ب المسيح هي المسايا من ألقاب المصايا. معروف ألقاب كلمه ا ا ن عند معروف ي يعني ه أنه و د أنا لا أظن أن أنا لا قلت ل ك ة المسيح يعني تدل إلى ل يعني أ أ ن ابن لا طلعت أظن فإن طلعت هي ا ل ل غ ي ع ي مني ن أ الانسان مش مش عارف صراحة أنتبه ك ن ل كلمة ا ب ا ل إ ن هي ت ؤ ك د أ ن ه ابن ا ل إ ن س ا ن وهي لقب المصايا لكن لقب المصايا كان معروف ان ه الشعوب تتعبد له خلينا ن أ خ ذ مثلا في دانيال السبعه ا والثلاثه آ عشر ك ا كنت أ ر ى في ر ؤ ي ة الليل و إ ذ ا اتى وجاء الى القديم ا ل أ ي ا م فقربوه قدامه ف ا ع ط سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب أ س ت ا ذ محمود هون يقول أ ن ت عم تعبد جسد المسيح طبعا أ ن ا أ ع ب د جسد المسيح ل أ ن ه ليس هو إ ن س ا ن فقط ه ذ ا الله الذي تجسد ا ل آ ي ة ه و ن تنص علينا أ ن ه يجب علينا أ ن نعبده ونسجد أ م ا م ه ل أ ن ا ل آ ي ة تقول ف أ ع ط ى سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و ا ل أ م م و ا ل أ ل س ن ة طبعا هنا و ل م س ي ح في ناسوته أ ع ط ي له انا س ب ق واتكلمت هو, هو ك إ ل ه هو يملك كل السلطان لكن كوسيط ا ل آ ن الذي يمثل ا ل إ ن س ا ن أ ع ط ى له السلطان نفس الشيء إ ذ ا م ن ا خ د مكتب من عشرين من ت ق د م يسوع وكلمه م قائما دفع إ ل ى كل س ل ط ا ن في السماء وعلى ا ل أ ر ض ف أ ذ ه ب و ت ل م س و جميعا ل طيب أ ن ا قلت ان الابن هو إ ذ ا هو إ ن س ا ن ك إ ل ه هو مساوي للاب وله كل ا ل س ي ا د ة والسلطه ا ل م ط ل ق ة في الكون أ ص ل ا و أ س ا س ا لأنه ولا لكن الان ق و س ي ت ومن بعد أ ن تم عمل الفداء أ ع ط ي ت ل ه ك ل ا ل س ل ط ة ا ل م ط ل ق ة يعني ا ل م س ي ح ك إ ن س ا ن فيه تحقق ت نبوات المصحي هذا واضح يعني هذا ما ب د ب ا آه... ل آ ي ة في أ خ و ن ا محمود اكتبس آه... آ ي ه آه... من ط ي ب ب ا ل ن س ب ة لمزمور ل اثنين وثمانين ستي ي انا ل قلت انكم لو ا ل ن ه انا ولكن مش بجرب على ا ل أ س ئ ل ة على أشرح الايات آ ي ت و ب ع د ن ممكن ن أ أدخل ب م و و ض ع قلت أ ن كلمه م إ ه وبنية العليك ل ك لكن مثل الناس وكأحد الرؤساء وكأحد تمتقون تسقطون طبعا ذ الوهيم من مزمور ك ن قبل هذا في خ ر ج جعلتك قال الرب لموسى أنظر أنا لموسى ل أنظر إ ا وهارون لفرعون أخوك ك نبيك ك و ن ل ة إ ل ه قد استخدمت ع د ة مرات في الكتاب المقدس مثل مزمور ستة مثل ما شفنا ه و ن لكن دائما أ و مثل خروج سبعه واحد لكن دائما يلي يزرس كتاب مقدس ويتم عن بالكلمات يعرف يعني يلي يزرس كتاب مقدس يعرف ان هذه ه كانت في معنى الذي يمثل ا ل إ ل ه على ا ل أ ر ض هذا يعني ب ب س ا ط ة أ ن موسى كمرسل من ا ل إ ل ه كان يتكلم بكلمات ا ل إ ل ه وهكذا يمثل ا ل إ ل ه أ م ا م فرعون مزمور تينوث مليم ستي هذا المزمور يقول ب أ ن ا ل إ ل ه قد عين أ ن ا س في مناصب ا ل س ل ط ة والذي ينظر إ ل ي ه م فيها ك إ ل ه ه بين الناس لذلك عليهم أ ن يتذكروا انه و إ ن كانوا يمثلون الله في هذا العالم إ ل ا اذا تمتون و ك أ ح د الرؤساء تسقطون واضح تعونا يشوع المزمور الآن استخدم الرب هذا نرى كيف انا قلت انكم اله الرب استخدم هذا المضمون ر في ي و ح ثلاثين في يوحنا ل ا ن او إذا ممكن من الثمانية عشره وثلاثين ح ن خلينا, أبدأ. بس آه. خلينا أبدأ بواحدة 30. الى س ت و ك ت ي س ت و ك ت شكرا كان يسوع كان و ع كان ي و ع كان ي ا ن يسوع يسوع كان ي س و ا ن ي س و كان ي و كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان ي ن يسوع كان ي ن يسوع ك ن ه س و ع ا ن و ا ن ي س و ن يسوع كان يسوع ك ا يسوع ل ا ن يسوع كان يسوع كان يسوع كان ي ا ن ي و ع ا ن يسوع ا ن يسوع ا ن ك ن يسوع ن ي س و ا ن يسوع كان ي ج ع ل ن ف س و ع كان ي ا ن ي ع ا ن ي و ع كان يسوع ا ن ي س ا ن ي س ك ن و ع ا ن ي س ن يسوع كان يسوع ك ن ي س كان ي ي ع ن ي س و س ا ن ي ن ي ا ن ي س يسوع كان يسوع كيف تقول يا أ س ت ا ذ محمود أ ن ه ليس ل ه و اليهود قروا أ ن ه م سمعوا المسيح أ ن ه قال أ ن ه إ ل ه مهم هذا مش موضوعنا ل اليهود الغير أن يقتلوا يسوع. أجابهم يسوع. أليس مكتوب في أنا قلت إنكم إله إن قال إله لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله آ ب أرغبوا رب أجابهم واحد وكان يسوع يسوع مكتوب نموسكم أنا صارت تدفع إنكم مؤمنين أن إن في و ابن ل الرب يمكن ينقض أن ا م ك ت يسوع هنا ا ك ت ب س من مزمور طبعا 286 ل إ ظ ه ا ر هويته م ك ر اجابته هذه هنا لهم لم يعد هناك مجال في ا ل م ق ا ر ن ة ب ي ن ه وبين ا ل أ ف ر ا د الذين أ ط ل ق عليهم لقب ا ل إ ل ه ه لكن بالحري ا ل م ف ا ر ق ة المسيح هو ا ل إ ل ه الحقيقي ليس باللقب فقط ولكن ب ا ل ط ب ي ع ة والجوهر فهو ص و ر ة الله الغير منظور يا أخونا استاذ محمود. مش مشكلة. أنا ممكن فهمك يعني كمان يعني في أشياء كتير صراحة يعني التجأ أو إليها استاذ محمود هي كغير أخونا أستاذ أنا الكتاب المقدس كمان صراحة التجأ أستاذ جعلنا الموضوع هي مثلا رحي بالعام محمود أو محمود ممكن تطرأ مش مشكلة فهمك رحي هي بعدد、24. طيب انا ممكن اتكلم على تفسير وعلى و ح ي ب العام وممكن ن د خ ل و ش ا ر ك ممكن بعد المناظره ة ال... كمان... في شغل... في نقطة واحدة بس احب خلينا اخرى اكمل اعلق ل في اي ايضا ي انا كمان كمان ان ع ا استاذ محمود قال ان انا لم اذكرها بيكلوسي لم هو محمود ل م أنا, انا بحب أ ذ ك ر كل الكتاب المقدس <تصفيق> طيب خمس عشرات م ا ا ش م و ن ت ا ش وشكرا ا مستر إ ب ر ا ه ي م ا ل ذ ي و هو ص و ر ة الله غير المنزور بكر كل خليك طيب ل أ ن ه في ه خلق ا ل كل مات السماء وعلى ا ل أ ر ض خلينا ن ط ل ع على بكر كل خليك بكر أ و ا ل ص ل ا ح البكر يعني أول كل شيء يعني هو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر البدايه ة و ا ل ن ا الآن يخالك الآية ي ة لأن ت ق والنهايه ل من بعد ر مباشرة م بعد بكر كل خليقة ن تؤكد على إنه الخالك أنه ق خليقة و ل كل بكر ف ن فيه خلقة الخالق س م ا ا الأول الأول ا و هو هو ت يعني هو ل ة الآية يعني يا هي فيما يلي من بعدها أخونا من هو وهذه محمود الخالك أستاذ deما تؤكد ف أ ن ه ف يجب ه خ ا ل ل ق ما ف ي ا ل س م ك و ع ل ى ا ل أ ر ض أ م ا بكر من ا ل أ م و ا ت في هذا المنتج ف ه ن ا ت ش ي ر إ ل ى البكر ب ك ر ة ا ل أ م و ا ت هو الاول بكر من ا ل أ م و ا ت ف ي كمين د ع ى أ ي ض ا ا ل م س ي ح ل أ ن ه أول ك ي ا م ق ا ل أ من و فهو ا ت بكر م ا ل أ م و ا ت لكي يكون م م ت ق د اي ف كل شيء أي ان ا ل م ص و ا ض ح م ا ب ع ر ف طيب نرجع و ن ا ق ل ت ن ب و د بالعام ممكن نتكلم عليها لاحقا م ا اعرف اذا أنا... انت طبعا قلت شيء اخرى بس ب ف ت ك ر ي ح ن ا ستي ستي واربعين لا اعرف انا كتبتها بس ستي ستي واربعين خليني افتح و ش و ف شويه ايه ستي ستي واربعين آه. ليس إ ن أ ح د ا ر أ ى ا ل آ ب إ ل ا ل ذ ي من الله هذا ك د ر أ ى ا ل آ ب هون ي ق و ل يعني ان المسيح هو الذي ر أ ى الاب ما فيش حدا ليس أ ح د ا ر أ ى ا ل آ ب إ ل ا ل ذ ي من الله هذا ك د ر أ ال... ى هذا كدراء ا ل آ ب أ م ا أ ن ت يعني ق ل ت ان ه نحن كمان آ د م من ا ل آ ب ونحن مخلوقين من الروح الكلس هذا موضوع آ خ ر لا ع ل ا ق ة يعني مش م ع ن ا ه نحن ن ش ف ا ا ل آ ب ل ك ن المسيح هو مباشره من ا ل آ ب هو يخرج من ذاته هو ينبطق كما ينبطق الروح القدس مواضيع عليها فيما فيما بعد لكن, لكن بعد على للآب طيب وجوزه من ا ل أ ذ ل طبعا هذه مهمة. هذا مهم لان هذا يعطينا انه له ا ل صفات تماما مثل الاب فالاب موجود من ا ل أ ذ ل الابن ك ل م ة الله موجود في ذات الاب ولفر ق بين الاب وكلمه هو روحه هم واحد طيب ميخه خمس ة اثنين ياريت يا أ خ و إ ب ر ا ه ي م تنزلنا ميخه خمس ة اثنين ميخه خمس ة اثنين شكرا إذا... طيب. ميخة. سفر ميخا خ م سفر ة ا ث ن ميخا سفر ميخا بالعهد القديم صح و أ م ا أ ن ت يا بيت لحم إ ف ر ا ط ة و أ ن ت ص غ ي ر ة أ ن ت ك و ن بين أ ل و ف ويهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إ س ر ا ئ ي ل ومخارجه ا منذ القديم أ و ض ح من هيك لا يوجد ميخا هنا يكشف لنا عن وجود المسيح منذ ا ل أ ذ ل ف م خ ا ر ج ه منذ ا ل أ أ ل بذكر بستك... يعني ن ا ا ل ي يكلم يعني ويفسر ة توضح الكتاب هو نفسها بنفسها السلطان وي... نفسه بنفسه مقرس الأعلى الرسول ي ح ن ا في واحد واحد ماذا يقول في البدء كان الكلمه يعني في البدء و والكلمة وكان فهو مساوي أخونا محمود يكون ن كان كان عند الله وكان كلمة الله. طيب إذا في البدء كان يعني, لا هذا يعني أنه لله. يحنى 8, آه. عننا أخونا أستاذ محمود. قبل أن يكون أنا كائنة البدء التي لا بداء لها البدء الكلمة الله الله إذا البدء الكلمة هذا أستاذ إبراهيم كلم أزل لله يكلم قبل طيب في في 8-58 فانا احب ان اتكلم عن هذا الموضوع بس مشان ي ع ن ي فسر لاخونا محمود ما جاء هنا وليس كما يقول هو ابوكم ابراهيم يوحنا اربع وخمسين للتسعه وخمسين اقرا خمس دقائق. طيب. اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا لماذا ي هو ا ل ذ ي يمشي ج ا ل ا ح ظ الاب ي م ش د الاب يمشي الاب يمشي الاب يمشي الاب يمشي ا ل ا ي م ك ن ل ك ن الاب ي م ش د الاب ن و ب ي ح ن ا ب ي م ش الاب ن ي م ش د الاب و الاب ي م ش د الاب ن الاب ا ل ل ه ي م ش د الاب يمشي ل م ب يمشي الاب يمشي الاب يمشي الاب ي الاب ي م ش د الاب ن ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون أ ن ت م انه إ ل ه ك م ولستم تعرفونه اما انا فاعرفه وان قلت اني لست اعرفه فاكون مثلكم كذاب لكن اعرفه واحفظ قوله ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراوه فقال له اليهود ليس لك خمسون سنه بعد افرايت ابراهيم يعني اليهود اعرفه فهم ان المسيح قال له انه ا ز ل إنه قبل ب أن يكون ي إ ر ا ه من إ ه لهم كائن قال يستطيع و أقول يكون فرفعوا رفعوا ليرجموه ع يسوع الحق الحق إبراهيم أنا كائن مباشر لاحظ لكم قبل الحجارة أن أما كيف خ أم ف في ى وخلج و الهيكل من مجتازا س ه هكذا م ومضى من ي ي س ت ط أ ن يكون ق ب ل أن يكون إ ب ر ا ه ي م أنا كائن غير الإله وحده ك ل م ة أ ن ا كائن هي من أ س م ا ء الله وصفاته ك ا ئ ن ي عباره ن ي أي دائما موجود أي لا د ولا نهاية لا. المسيح يا أخوتي المسيح نهاية يا هنا ي ص ح شليا ب أ ن آ ه انا الذي لموسى في لهيب في ظهر ر من وسط ا ل ل كائن ل أطلق عن نفسه هنا اسم إله إبراهيم وأله وأله、يعكوب. لماذا؟ تعالوا、نرى. لأن م اسم إبراهيم س نفسه ي يعقوب ح قد إسحق عن عبارة هنا نرى أنا ا ك هي نفسها آ ه ي التي وردت في التناخ العبري في خروج 3-14 ع ن د م ا عرف إ ل و ه ي م عن نفسه أ و عن اسمه عرف عن نفسه ان اسمه ه يعني والتي المسيح ك كما و وردت ن هنا تماما اشير اهي اهي اهي ذ ي اهي اشير اهي, أكون أكون. أهي, أشير أهي. أكون. يعني اكون ل هنا لم يصرح بانه ازلي فقط لم ص ر ح بانه ازل فقط بل صرح بانه هو اهي الذي ظهر لموسى في ا ل ي بنار من وسط العلايك اليهود على الصور فهموا كلامه هذا فرفعوا ا ل ح ج ا ر ة ليرجموه وليقتلوه لكنه اختفى عنهم مشتازا في وسطهم هكذا ومضى هكذا ل أ ن وقت ارتفاعه لم يكن قد اتبع ر ياريت ف ه م المقدس خمسة ممكن خمسة الكتاب اذا تنزلنا يقول طيب يحنى يحنى لاحظ أ ز ل ي ة المسيح و ا ل آ ن مجدني أ ن ت أ ي ه ا الاب عند ذاتك بالمجد الذي, ذات ذات الذي كان لي عندك قبل كون العالم أ ز ل ي ة المسيح المسيح هنا يعني بينما ا ل م س يتكلم ح ي مع ن ي ك و د ي م و س فهو ي م ل أ السماوات في آ ن واحد يحنى فان أ وعنده نصنع منزل. فإن كان فإن لم فإن يكن المسيح هو اله متساوي مع الاب بالصفات والخصائص كيف, أن يكون كيف يستطيع ن ان ياتي ويسكن في كل مؤمن هذا كلام منطقي متى 18 -20؟ ممكن 18 عشرين لا لكن أ ن ا ع برهن ان ه الابن متساوي ل ل آ ب بصفاته صفاته أ ن ه يسكن بداخل كل انسان هذه ا ل صفات إ ل ه ي ه يعني أ ن ه متساوي ل ل آ ب ل أ ن ه حيثما يجتمع هنا انا برهن ان ه المسيح كلي الوجود ك ل ك ن يجب ان يكون لدينا مسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ه م س ا ئ ل ومسائل ومسائل ومسائل و م س ا أ ل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل م س ا ئ ل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ومسائل ا ومسائل و م س ا ئ ي ومسائل و ن س ا ئ ل و م س ا ن أ و ث ل ا ث ة ل ومسائل ع م ن ط ق ل هذا ما ي ص ق الكتاب جليلا هذا ما نريد ان ناخذ ي أن نأخذ ا ر نصوص فقط تتكلم عن المسيح كإنسان ونغض نظرنا عن الأيات التي تتكلم عن المسيح الأيات ا لا يا ي اخونا م أيضا س ح كلي ل ا م ع و ة هذه الصفات الهيه انا احط لكم ا ل آ ن كل هذه الصفات والقدرات والمزارات الهيه التي تصرخ لنا انه مساوي للاب ل أ ن ه الاب واحد إ ل ه واحد, واحد. اسمع يا إ س ر ا ئ ي ل الرب إ ل ه ن ا رب واحد إ ذ ن إ ل ه ن ا إ ل ه واحد موجود في ذاته ناطق بكلمته حي بروحه إذن نحن نعبد على إله واحد. أنا لا أتكلم لا على ولا واحد أنا على عقنين نحن نعبدي نحن لدينا إ ل ه واحد هذا ا ل إ ل ه هو الاب وهو الابن أو الكلمة وهو الروح القدس. لدي ك اربع د ل ا ئ ق رؤيه اثنين ر م ا ن ي ه عشر إ ذ ا ممكن تنزلنا ياها يا أ خ و ن ا إ ب ر ا ه ي م 18-20 إلى 23 إذا、ممكن. أنا الفاحص أنا ممكن أشدد هو على ل بحد آ يقول ة 13 ي الرب يسوع هنا أ ن ه هو ال فاحس الكلي والقلوب واو يعني المسيح كلي ا ل م ع ر ف ة هذه صفات ا ل إ ل ه الاب ياخونا يا أ محمود الابن مساوي للاب فهو ي الصفات والقدرات والخصائص ف و الاب واحد تفرق طيب هل المسيح قدوس طبعا هذه ا ل صفات الاب、آه. طيب من لوكا ممكن تنزلنا لوكا ا ل إ ص ح ا ح ا ل أ و ل بالذكر بيه شوي وأيضاً منك. آه لوكا آه واحد و أ ي ض السلام ق د و ا و ن الوقت شكرا شكرا مايك تفضل م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته حالة أوضح حاجة أوضح حاجة والأخوات بداية بس للإخوة جميعا والضيوف التنقيد وفيها عايزة عايزة لإخوة نعتزل للإخوة على إيميل بس بس بسيطة سيد لك لك ياريت تراجع التكست هتلاقي المداخله دي حضرتك خمستشر دفوا خ ة اللي كانوا, ليك كانوا بيحسبولك الوقت على ل ا ي ن دقيقه طيب نشكركم ا ي ي ل على المداخله ة المداخلة الرابعة والأخيرة المداخلة الرابعة والأخيرة دي محمود طيب أخونا ح دي واحد المليونية إخوة على ولكن المايك يا التنقية لالتزامكم خل للمرة على بنشهركم بنعتذر لكن ن م السلام تستحق ا م ا ع ي تفضل ح م م و د عليكم ا ك م ا طيب ا ا ل ل س عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ان شاء الله تكون بي اخر مداخلية باذن الله انا حب بس افكر كل مسيحي مستمع. هل الاستاذ ايميل رد على كل الكلام اللي انا بقوله؟ لا كأن انا وادي والاستاذ تكون كأن تاني انا كل هل على كل بقوله بتكلم ايميل بيتكلم ايميل عليك علي مستمع استاذ حضرتك وادي بي حب بس مسيحي في في يا دايما رد برد رد ما ما عدش عندك غير م د ا خ ل ة ا ل ا خ ي ر ة ا ل ج ا ي ة ولا حضرتك سايب الرب ل ل م د ا خ ل ة ا ل ا خ ي ر ة عشان انا ما عادش اعرف ي ارد ل و ت ب عليك الله ا ل م س تاني ع بعور بالمناظرة وانت ت إن انت قلت إن هو يعلم الغيب يسوع. هو الله. فأنا جبتلك تمام ان ان الغيب اذا الله فاني ان بلعام كمان الغيب الله سبحان الله يعلم بيعلم فهل هو هو هو يسوع و ب ت قلت و لي ده خارج الموضوع م ان م ت تشهد ليس الابن م ل غ ي تمام قلت ا ا ل بينبثق ن ب من الاب زي الروح والله انا اول ا مرة اسمع المعلومة دي بصراحة. ان الابن تمام من الاب. سبحان الله ده حتى بيخالف قانون ر الايمان الاب م ج كتير وناس كتيره مجيه د المثال رمية يلا عشان واحتضر الاب ر ث ن ا مع ن كنا نتألم معه. إيه؟ لكي نتمجد أيضاً معه. تمام ي ايضا رمية 38. النص جميل معه رمية النص والذين سبق ت عيانهم فهؤلاء دعاهم ايضا نصر عن التكلم الابة والذين ا ذ و دعاهم فهؤلاء, بررهم أيضاً. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا استاذ ايميل راجع معلوماتك الاب مجد ناس كثيرة جدا ايه كتيرة يسوع تعني مجد بتقول كلمة الكائن تعني الاله المعبود بحق. وأنا اقول لك حضرتك مبروك بحق وانا نزل لصفر الرؤية 17 8. القنبات <تصفيق> حد ينزل لي <تصفيق> الوحش الذي ر أ ي ت ه كان وليس ا ل آ ن وهو عتيد أ ن يصعد من ا ل ه ا و ي ة ويمضي إ ل ى الهلاك ويستعجب الساكنون على الارض ل الذين ليست ش ي في ي ط ا أسماهم ن مكتوبة الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش الشيطان تأسيس منذ حينما يرون أسف إنه كان وليس الآن مع إنه الله اه؟ كان إيه؟ إيه ده إيه؟ اللي أنا بقوله ده بقوله ئ انت ب ش لبس ي قال ان كلمه كائن تعمل يا الاله بحق؟ يعني أنت عايز إن اربعة, اربعة فيهم ا المعبود ر قد ا ا ن المؤمنين غير الشيطان والشيطان ايه الاشكال انا بحق ا اجابهم خ و ن ا رابط لا يا شانا رحمة تفتح للخص تسمع ديت ت ر ط ت ن ز ل ا لبارك الله فيك ا ن د يسوع ت ي ماشي أنا والأبو واليهود ايضا اللي يرجموه ن انا وحفظنا ثلاثة والاب الحجرة اجابهم م أجابه لازم كاسم يا حسن توكمان نرجمك لاجل عمل حسن بل ج لاجل ل ت د ي فانك وانت انسان ت ع نفسك التكبير ه ن س الانسان ل ت أ دي بدعة تعليه اجاب ل عليها الله أعلم ا ا انت ايه موافق ن ن س أ يسوع ع ليس مكتوبا في ناموسكم أنا إنكم أليها إن قلت أليها لأولئيس الذين صارت إليهم كلمة الله. ولا يمكن أن يمكن المكتوب صارت يسوعبي إزاي, يسوع إزاي؟ تجذف كانوا عايزين شهود زور عشان يمسكوا ب ك ل م ة مفيش واحد فهم قال ايه استنهم ده قال انا والاب واحد ت م ه ا ل ت ه م ة جه ازاي انما يسوع صلح ه ل م المفهوم يا استاذ ان انا والاب واحد ل ا ي ت ك انا الله عندك على سبيل المثال في انجيل يوحنا سبعتاشر واحد وعشرين ليكون الجميع واحد كما انت ايها الاب فيك وانا فيك ليكون هم ايضا واحد ل ي ؤ مبروك ن إنك تاني العالم عرسال م ف عليك يا استاذ قول بقى باسم الاب والابن هو التلاميذ والروح القدس اله ا ن وموضوع المنظرة واحد ل ل م الذي كان لي قبل كون العالم. قبل اربعة كما اغترنا فيه لهم في طيب التفسير تطبيق الطبيعي ك ت المقدس ب ق فقد نشأ سر أصلاً في فكرة الله قبل أن يقول و نوجد انطونيو ل الخلاص اصلا الله اي با في نشأ ان سر فكرة السكر لهذا من للكتاب ك كلمة ر المقدس ا قائلا قبل ا صورت البطن صورتك و عرفتك في ب ل الرحم ما من خرقت ت وجعلتك ك للشعور الموض نبيا سمانة ساذ هذا بس انت مصعب ا ل م و و ض عليك ع اشوفك ل بقى انت و س ت ايتان تعالى كده قلت رؤيا دانيال وسبحانك ياربي ما في مسيح على وجه الارض كم رؤيا دانيال نزل دانيال ثلاثتاشر يا رؤيا شباب سبعة كنت ارى في رؤيا في ر ؤ الليل واذ مع سحابي سماء مثل ابن انسان اتوجع القديم ف ق ر ب و ا قدامه فاعطى سلطانا ومجدا وملكوتا اتعبد له كل الشعوب والامم سلطانه سلطان ابدا م الدليل ن لن يزول ي وملكوته ما ق ر ا يا ن سلطان يسوع إلى الدليل أبدي كرونسس و ا ل ل ذلك ا ل سلم الملك ن ا الآد ي رياسة أبطل و ك ل سلطان قلت لك الشيطان السلطان لوك يا أيضا من ظنهم ومجدهن له هذا كله يسوع في برضو أعطي دفع أستر لأنه وقال خذ إبليس إليه قد أريد تمام حضرتك اتدلت ر ؤ ي ة دانيال سبعه واربعتاشر مكملتش ر ؤ ي ة دانيال ل ي مكسوف تكملها لانك لو قريت ب ق ي ت ر ؤ ي ة دانيال سيحيين يقصد ايه حد يكمل كده بقى. كامل كده بقى رؤية دانيال يكمل رؤية اللي كامل الاستاذ سطر بعديها بعديها في راجد اما انا دانيال ف ح ز ن ت لو حفلوه ف ج ي س ن ي و ا ر ز ع ت م ن ر ؤ ي ة ر أ س ي فاقتربت لوحد ا من الوقوف ضربت منه ا ل ح ق ي ق ة في كل هذا ف ا خ ب ر ن ا وعرفتني ن ف س ي ي ر الامو هؤلاء ح ا ا ت ل ع ظ م ا ل تفسير ي ي ا ر ب ملوك يقومون الامو ا قديس العلي تاني كده د قديس اما العلي تيأخذونا لقديس ويمتلكونا يا المين العلي استاذ القديس المملكة المملكة لشعب العلي شفت الى الابد ابد انا مش ل ق ي لك مبرر والله ما ل ا ق لك مبرر انت كده ب ص ر ا ح ة مش عارف يعني خايف اقول تعبير تزعل مني فيه حضرتك برضو بتقول ليس احد حد يحنى احد يحنى برضو فرقت بتقول الكتاب بتشهدك تمام انك ابن واللهي لو فرقت المقدس ما هذا ليس الى السماء النص ينزل انجيل ليس الى السماء الا النازل ينزل الى السماء ابن الانسان الذي السماء في ما هذا صعد صعد من ت ليس ا ا ت ش ر ا فيصل احد صعده ة للسماء الا الذي نزل الاسماء الانسان التراجب الانسان اللازم بالسماء وحضلك بتقول لو اساسا من مفيش مخطوطات مخطوطات ابن بباقي ابن انا قاري قاري ي انت الى م سميهه ط و ا انا لانت ت الناس حسن فيك بتضل الله اعلم واعلم الزد صعدة حفترة احد السماء الا الذي نزل من السماء ايه خالص يعني ده؟ متأكد متأكد بجد يعني عشان كده خد عندك يا سيد في التانية وفيما يتسيران وخيل بينهما فصعد إلي العصيفة إلى ألف يا الملوك وتكلمان نار نار السماء أستاذ التكوين وصار مع الله الله نازل إلى ألف لأنه لو يوجد لأن هم مركبة من السماء واحد. ثم رأيت ملاكا أخر من مبروك بس ليس ففترت إذ إن أخنوك أخذ فصعد يوجد كده خدي أحد السماء يحنى حكر نازلا ثم ثم قويا ليس أ ح د صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء اللاهوت لا يصعد ولا ي ن م م حضرتك قلت ل كل ينزل كلمة إزاي؟ في متى إزاي حيثما لأنه اجتمع أو بإسمي ع ش الحق ن يكون موجود في موجود وسطيهم طب و اقتمعوش مش هيكون في وسطيهم يبقى مش هو اخودي و ما مش مش مش عم على سبيل المثال الله انجيل يبقى على في سبيل في كده بس طب ن تسألوني 16-23 في يوم اللي ذلك ل شيئا ا ح الحق أقول لكم ده اقول س بواسطتي باسم بواسطتي م كلمة معناها ي اي هنا والنص د ا كمام تاني حاجة م ك بص ب س ب ي ق و لكم ي في ل بولس بيقول في كلوس ل و وإن س 2-5 2-5 غائبا في فإني في كنت ا ج لان ك معكم ن ي في ل هل بولسوا الله ر و ح أستاذ إ وإن كنت الفقراء ئ ا ا في ج س د لكني معكم ي يا عمي من كلام يسوع عايز من كلام يسوع خد. مات في الروح خلاص الموضوع كلام كلام مات ا ا ل بس خد خد شفت من من ط معكم في كل حين و أ م ا أ ن ا لست معكم ف ي كل حين أ ص د ق يسوع ولا أ ص د ق ا ل أ س ت ا ذ إ ي م ي ل أ ن ا والله أ ن ا منعارف طلاء المستعمر تمام يا أستاذ إيميل؟ تمام شفت بقى؟ أنت بتفتل المستعم إيميل يا الزائد أنا كانت اللي حاجت أنا ا أنت بتطلق على كل ل بقى أديك ولكن د كده برضو مفاجأة م ج ي ة ب ت ؤ م ان ل ج ب ن نفس ان ل ل ك ا م ب ق ر ر و ن ع ي د هناك له جميع صفات الاب جميع م صفات ل ادوات ل ل يسوع لا مفاجاه ل ل ة م ذلك ويكون وتلك الساعة ع ه م ا ك ا د و ل ا ا ل م ل الذين ا ئ ك ة ف ي ا ل س م ا ء ويكون ل الابن الا الاب اطلقت ا هناك ل ادوات م ف ا ل ج ا ل فاعمل الرسل واحد سته اما هم المجتمعون ف س أ ل و ه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملكه لإسرائيل فقال ل م لاسرائيل ل ن أستاذ جعلها ك ل ن و ا ع م علم、الساعة. تمام؟ من العلم المطلق يعلم الساعة الساعة ليه كل الصفات السبوتية الذات ولا إزاي إذن هو علم ا ل س ليس مساول الآب. إذن هو إله سنوي ع إذن إذن إله إله الابن الآب هو أ ق ل الآب ل من أيضا ا ق د ر ة يسوع ليس قادرا على كل شي. شيء إ ل انا ل ذ ي أؤد أبي لهم من ل ن ا س س م ت غ ر بتكلم ة وأنا ب عن م يا ن ن أ بتكلم يا شباب عن اللي المفروض يحل فيه كل ملء اللاهوت ه ج س د ي أنا بتكلم عن اللي بتكلم المفروض له جميع صفات من صفات الآن القدرة ا ا ل ل أ ف طيب مش اللي مش برس كده جسديا في إنجل ظهر له ملات من لوقات له أكبر في مجة أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب لأستطيع الآن إلى、قبيل. فيقدم لي اكثر من اثنا عشره جيشه من ا ل م ل ا ئ ك ة تطلب من الابل ايه وانت مش بتحمل نفس الصفات وليه ل ج م ي ع القدرات ركزت في ميل ا ل ح ي ا ة ا ل ا ب د ي ة ج ن ة او نار خلاص الموضوع اللي انتهي تمام حط السؤال ده من ضمن ا ل ا س ئ ل ة اللي انت و ح ت ه ا عليك ازاي لا يعلم علم ا ل س ا ع ة وازاي لم يستطع ان يعطي امي ا ب ن ا ي زبدي المكان في الملكوت ما بتفضش علي للاسف ما بتردش علي تمام؟ تمام استشتي تاني؟ انا لك. حاجة تاني. آه بتقول سفر الرؤية ومش سفر الرؤية ان الله Dناس ح ح filingك سفر سفر مش مش بكيه بيدوللك آه هو اعطاه كده بتقول الرؤية اول ذا الاذي نص اعلان يسوع عشر ف ر ا ل ر لي انظر ج لا ج د ي ل تفعل انا عبد معك واو انا عبد معك و مع اخوتك الذين عندهم ش ه ا د ة يسوع اسجد لله شو شهادة يسوع روح النبوة تسجد اسجد مين هي عازي فإن تاني لله ا س أ ل ك بالله عايز ايه تاني وفي نص كتاب بيقولك إ ن شهاده يسوع هي روح ان ل ب و ة تعال اديك واثبتلك بالدليل الذي لا يدع مجال للشك إ ن في ناس ك ت ي ر ة من الاباء كانوا بيؤمنوا إ ن هو اله اقل من الاب هل حضرتك تملك العلم بكلمة الدشمان الأستاذ طبعا ف ونشوف ا س ه ن اخل حبيب روح م رابط كتب لوحدها ا ا ل خ ا ص كده تضلم اخل حبيب روح سمعني, سمعني حبيب روح. طيب. <تصفيق> نزله لو سمحت ع ن ي اكتب و د ده اخي الحبيب الرابط نزله روح ح طيب لو س م تاع يستنس شهيد ونزل الكلام بالانجليزي بعد اذنك اللي بعتولك زي كمان خذ الكلام ده ونزله ماشي يلا رح تسكر عشان وقت تبارك الله فيه بيقولي ب ق ى انكو الدارك الاقوال هؤلاء انكو يلا يلا انكو الروح ايوه جاهزاك الله فيه أوه. يلا نزللي اوة الكلام الرابط والانجليزي انا بقى اللي بعتولك ربنا جزي خير. يلا راح بالله عليك الوقت خلصت خير عشان ست طبعنا عندنا من ما هو ان شاء لحد الله هو يقول ن ز ل والرابط د ا الجميع م ي ب ق ان ابن الله الوحيد الذي يدعى ابنا بالمعنى الحقيقي و ا ل ك ل م ة الذي قبل كل الخرائط كان مع الله وولد, وولد عندما صنع الاب به في البدء كل شيء ونظم دفاع ماشي وولد عندما ده. ده. كيف يكون كاكنوم عندما العالم العالم ايميل السؤال الحاضطة الابن اذلي واستشهادات الاباء انه ولد عندما اراد كيف يكون يا وولد فقول ولد الله هل اذل دأ صنع استاذ إيميل؟ ه ل العالم هذا ل ي مع ل الامر ب ن ام ب ن حدث ع العالم ش يجب ان يكون لدينا افراد خلف العالم ط ي ب خد يا روح ب ر ض ده ا ف ي ل و س و ن ز لدينا له افراد ب و العالم ي يهوت ز واصلت امامك ط ق تمام ب ي و ايه ا ل ك ل م ة دائما م و ج و د ة تسكن داخل قلب الله قبل اي شيء هو كان له كمستشار يعمل ما اراد ولكن لما اراد الله خلق هذا كل هذا عقد العزم تلك الكلمة شكت الكلام الكلمة العزم فولد ولفظها التي هي اول مولود بين المخلوقات هذا هي هنا عن الكلمة في جوهر اللهوته استاذ يا عقد عن كاقنون ازاي متساوي متساوي في يكون يكون بين هو مجرد مستشار يعمل إ ر ا د ة ا ل آ ب فقط لو حضرتك بسطرت النصوص اللي تتكلم على إ ن ا ل آ ب أ ع ط ى كل ش ي ء للابن ع ل ى إ ن ه ا عنا سوت فكيف يكون الحال والكلام عن ا لاهوتا ك ل ل م ة ه و ت زي ما ف م من كلام ن ا س ف ي ل عليك الحب و وأنا س بس أنا من كلامهم مبقيمش ب ب ده لك ل ل الاعتقاد قبل سنة إن إن هذا أقل ع م بتؤمن دي ده كانت كان سائب هذا إن سنة إن بإيه 350 من الله من ا ل آ ب و ا س ت ش ه د و من صور كتير تت... ا ب ا اعظم مني والكلام ده كله تمام خد تانس ي و فيلس مره اخرى بيقول إ ي ه بقى بول ي ق الله خ ا ل ق ك ل ش ي ء من العدم لا أ ح د مطلوب الله م ج و د ق ل او ل ظ ه ر أ ر ا د أن ي خ ل ق ا ل إ ن س ا ن ب م ع ر ا ل س ا ب ق ة لذلك أ ع د ا ل عالم ل ه ذ ا ا ل إ ن س ا ن ا ل م ح ت ا ج إ لي ه لكن الغير م خ ل و ق لا يحتاج ل أ ح د ع ن د اند اند اند اند اند ا ل ب اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند اند ا م د اند اند ا ي د اند اند ا ن اند اند اند اند اند اند اند اند اند ا ل أ ش ي ا ء ا ل ذ ي ي د اند اند اند اند اند ا ن ل اند اند اند اند اند اند اند إ ذ ن ك ا ن ت روح ومبدأ النظام والحكمة والقوة الله النظام ا ل ل ع يعني ا ونذت ل ل ى ا أ ب ا ء يعني أ د ا ة خ ل ق فقط ب و ا س ط ة ا ل آ ب لو كان بقى انت حتضده تمايز وظيفي ده يعني ان وظيفته أقل من اقل ل لك كله آ د شكت مش كتير أستاذ يا فيه عايزة أجيب أنا أباء أنا بس بس أنا ده ب و لك الفكر اللي أبل لا كان سايد أبل سنة أن وأعتقد 350 أنت ت من ل العلم ك ك تنقل الاب ء تمام تعال ق أديك كده بيسمع لكل حاجة عاقل مستمع تمام. حد حد نزللا نزل العبرانين يا شباب لي العبرانين 27 29. العبرانين 27 29. وضعته ا ا العبرانين والعبرانين ل ع ب ر ن ن ي و قليلا عن ا ل م ل ا ئ ك ة ولكن ل ا ذ يسوع وضع عن قليلا الملائكة ي نراه مكللا إيه قليلا المسيح خطية ده وهو تبتدأ فادح BETعتقد وضع حتقول عن أقل الملائكة لبن الملائكة لأن الدلع انت ان من ت خطأ لانه وغير منزه يسمح له إن هو يعمل أي لانه عنها لانه ا ل ل هو الله المفروض كده يبقى هو أفضل من الملائكة, لأن الملائكة حسب يا أستاذ إيميل. تمام ده لكل مسيحي يستمع اتمنى ترد برد وقت إن بتستاشهي النصوص تثبت ألوهية、المسيح. انا ل م س ي ح أ قلتلك مش موضوع مناظرتي الهيه المسيح أ ن ا موضوع مناظرتي هل الابن مساوي ل للآب آه تمام ا أستاذ للاب سبيل ل ا ح المسيح ا ا الجميلة أفاسس ربنا ج ت إله يعطيكم دي في في إله ربنا يسوع、المسيح. إله ربنا يسوع المسيح. تخيل ك م إ ه ر ب ن ا يا س و ع ل م س ي ح ت خ ي ل بقى ا ذ ايميل حضرتك بتعبد إله إله إله إله له له زي نص سفر اله ر ؤ ي يغلب ة من ل س ع له إ ل و اله ت ب ع ي اله س م مدينة إ ي واسم مدينة إ له ي هي أ و ر ش اله م النازلة من عند إ إله, إله إله إله إله مش بس انت حسب إيمانك بس حسب كده انت حتى ك وعلي ر و الأولى ن أن س س القيامة الآب لك أثبت يوم ف ك ر ة موضوع ا ل م ن ظ م ة مش قلوهية الهيه م س ي في ح لأنك لو ل بتنظر و ة المسيح ا ل ل و المسيح ا ا حدث تثبت قلوهية ل م وبعد يوم يوم الآب سبحانه وتعالى خاضع عليه الدينونة ذلك النهاية ما تسلم الملك لله الآب يوم القيامة يوم يوم أنطقة الله إلا حيحصل حتكون زيك ما آمامة لله يوم صلى النص زي لأنه يملك أن يجب يضع دمية حتى ا ء ل ا ت ا ل ت ف ا س ي ل بتقول النص الجادي عن يسوع ض لانه شيء قدمي أخضع كل شيء قدمي, لأنه أخضع كل شيء تحت قدمي. حتى يوم تحت حتى اخضع ل اللي ق ي ي ا محتاج م ة له كل شيء تحت قدمي اتقل الله يا أستاذ ده جنة أو نار فقط ده أو إذن جنة ف... إ ذ ا كل شيء فقط أ خ د ع فواضح انه غير الذي أخدع له اخضع ل ل الذي ك كذا رفض غير غير غير بأن أنت تتعبد واحد د عدد البعديه أخدع ع له الكل كامل له الكل الإبن مش ومتى إن حين إذن نفسه ي أ ا س ي ض له ل ل ذ ي أخدع الكل واختم يوحنى واربعين يسوع بيقول معاك الذي يؤمن بي ليس يؤمن بإنجيل به ليس 12 بل بل ا ذي أ ر س ل ن ي يا الله الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بل ا ذي أ ر س ل ن ي زي ما قلتلك في طهبال الام التاني ة عشرين عشرين جميع ا ل أ ن ب ي ا ء ك ا ن س لازم تؤمن بها ي أ ي ض ا يسوع ا بيقول في انجيل يوحنا سبعه ستاشر تعليمي ليس لي بل بل ا ذي أ ر س ل ن ي استاذ إ ي م ي ل أ ن ادعوك لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبد الله ورسول ه و أ ن المسيح عبد الله ورسول ه الله صدى لي الخير يا أخي جزاك ومعك المس السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته حلوه لخواتي شا ء الله في صوت يا ا خ و ا ن ت ن شا ء الله في صوت طيب ح ي ا ك م الله جميعا بس يفكروا الاخوة ولكن لدينا م ن ا ظ ر ة شيقة تستحق الشيقه تفضل يا لدينا ل م ن ا ل خ أ ي ر ة ه ا ل م ا ي ك ه تفضل شكرا أستاذ لدينا ك مناظره تقيقة ع د ي ا ل ش عارف كم د ي ق طيب ب ا ل ح ق ي ق ة يعني أ س ت ا ذ محمود ت ط ر ق إ ل ى آ ي ا ت كثيره من هنا وهو يعني يعني يحاول ع ن ي ي أ ن يشتت الموضوع عن إلهية الإبن أو عن أو تساوي الابن إ ب ن مع ل آ ي ع ي هون مع و و ض نحن أ ا ل ك أنه, مش مشكلة فأنا إنه يعني ا ل آ ي ا ت يعني طبعا هو عدم فهم أخو استاذنا محمود من ا ل كتاب المقدس يجعله يلتجئ الى تفسيره الخاص على سبيل المثال مثلاً مثل قال إنه برؤية 19 يقول بلقية تنزلها برؤية ما إذا ممكن هو أنه رؤية عشرة فخرجت امام رجليه لاجد له فقال لي انظر لك فلانا عبد معك وما اخوتك الذين عندهم شهاده يسوع اجد لله فان شهاده يسوع هي روح النبوه طب هون استاذ محمود نسي ان هون الملاك هون الملاك الذي كان يريه كل هذا فهو يوحنا اراد ان يجد الملاك والملاك منعه طبعا المسيح يعني لم يمنع أ ح د من السجود دا ط ب أنا ي ع ن ي ممكن ي ع ن ي ع ر ف أ خ و ن ا محمود على ا ل آ ي ة هذه من سفر الرؤيه يعني مش عارف أنا مش إذا و دارس المسيح سراحة السفر الرؤية ي ط بسفر ب الرؤيه أ و ل شيء نلاحظ ان الملاك هو الذي اظهر الرب يسوع ليوحنا ص و والرموز ا رسالة ا ة ل سفر ر ؤ عن طريق الصور والرموز فمن الرساله و يسوع هو ا ض ح أن أ كان ل ل م ك ه ي ع ل ل ن ر س ا ت ليحنن الرسالة إذن كانت من المسيح عن طريق الصور والرموز والمتكلم في هذه الصور كان المسيح نفسه لأنه يقول برؤية يقول أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور أنا بهذه برؤية يسوع 22-16 عن الكنائس. أنا أصل بذرية داود كوكب الصبح الملاك ك كوكب ن انا ا اصل داود ئ س الصبح ل وذرية ن ي كان مجرد الوسيط الذي اراه الرؤيه عن طريق الصور لان في ا ل ا ي ة مين يقول انا يوحنا كان ينظر ويسمع هذا حين سمعته ونظرت خررت لاسجد امام رجلي الملاك أ ل ك ن هذه ا ل ا م و التي ا المرء و ل ا ت ت م ت ا المرء ل ه ا ت ت بها ا ل م و ل ك ن ا ك ا ن المرء ا ل م ل م ر ء ا ل ر ء ا ل م ا ل م ر المرء ا ل م المرء ا ل م ل م ر ء ا ر ء ا ل المرء ا ل م ر المرء ا ل م ر المرء المرء المرء ا ل م ر المرء المرء المرء المرء المرء المرء المرء المرء المرء ا م ر ء ا ل م ر المرء المرء ا ل م ر المرء ا ل م ا ل م ا ل م ر المرء ا ل م ر المرء ا ل م ا ل م ر المرء ا ل م ر المرء المرء المرء المرء المرء ا ل المرء و ا ل آ ب يعرف اليوم و ا ل س ا ع ة والابن متساوي أ و مساوي ل ل آ ب في كل شيء بالصفات و ا ل ق ص ة والخصائص فمن أن الإبن يعرف فكونهم في الآب يعرف الأشياء التي في الآب يعني هو نفسه يعرف اليوم اليوم ماذا حصل أو ماذا أن الإبن يعني لكن يعني عندما اللاضح أيضا والساعة الآب الأشياء التي الآب والساعة تعالى قال الرب لك حصل حصل أوضح أو يسوع هو بمرقص و أ م ا ذلك اليوم وتلك ا ل س ا ع ة فلا يعلم بها, بها احد ولا ا ل م ل ا ئ ك ة الذين في السماء الا الابن ولا, حفل ولا الابن إ ل ا ا ل آ ب وحده صح طيب المسيح يا استاذ محمود ك إ ن س ا ن هو إ ن س ا ن كامل وطبعا هو إ ل ه كامل في آ ن واحد صح المسيح في إنسانيته الكتاب المقدس يقول لنا أ ن ه كان يتعلم ا ل أ ش ي ا ء كمسائر البشر مثلا بلوك اثنين ا ث ي ن ا ث ن ي ي ن ص على ن ش أ ت ه كمسائر البشر هو كان ينمو في ا ل م ع ر ف ة و ا ل ح ك م إ ذ ا من ن ا ح ي ة أ خ ر ى أ و لكن من ن ا ح ي ة أ خ ر ى يسوع أو يشوع كان إ ل ه كامل و ك إ ل ه كان كليه ا ل ع ل م هنا ب م ر ك ز المسيح ا الرب في ذلك اليوم أو تلك ل ا ا لا ع ة ع ل م بهم أ د ولا ولا الملائك الذين السماء ولا الإبن إلا الآب المسيح في هنا يعني كان يتحدث من ن ا ح ي ة طبيعته ا ل ب ش ر ي ة ونجد هذا في تصريحات أ خ ر ى ليسوع الذي كان يتحدث من ن ا ح ي ة طبيعته البشريه ة وليس ي من ط ب ع ت الإلهية على س ب ي ل المثال ف يمكن نشأته في ع ر لما ا عمره نحو ث ليسوع ا ث ن ن كان يطعب كان يعطش كان ة يطعب يعطش ي ج ك ان مصلوب مات كل هؤلاء يملك ا أستاذ ح م هم و د صفاته ا إ ن ن الآن الآن س والسؤال السؤال ا ي ة ي ي ف م ك ن ل ي س و ع أن يملق م ع ر ف ة غير م ح د و د ة ومع ذلك م ح د و د ة في بعض ا ل أ و ق ا ت أ ل ي س هذا السؤال هنا سؤال ل ه و ت س ؤ ا ل ل ه و ت ف إ ذ ا نظرنا يا أ س ت ا ذ محمود إ ل ى كل ا ل آ ي ا ت وقارنا وقرن بها جانبا الى جانب نرى بوضوح أ ن ه كان يعمل أ ح ي ا ن ا في مجال إ ن س ا ن ي ت ه و أ ح ي ا ن ا في مجال إ ل ه ي ت ه يعني كان ب إ م ك ا ن المسيح أ ن يستحضر أ ي شيء من معرفته ا ل م ط ل ق ة ا ل إ ل ه ي ة في أ ي وقت يريده أ خ و ن ا م ت ا م م ح و ل ليس مطلوب مني مطلوب ب أن أعرف ا ل ت ح د د ي كيف كيف ك تم أو ا ن ي ع م ل الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية ل ا ا ن في ي س شخص م ح الواحد هذا و ح سر ك م ة و ق و ة الله الذي المسيح نظهر في طيب الكلام ت اضطرأت م عندما عندما ت عن يسوع يوحنى يقول قال ل رب و واحدا واحد ن اننا نحن كما ا ا ل ل ك هنا بيوحنى يا أخونا محمود. الكلام هنا عن وجود وشركه ة وشاركة وحدة عفوا مشتركة الكلام يعني ن عن ا وجود او, أو وحدة شاركة مشتركة بين جميع المؤمنين اي قلبا وحده ا ا غاية واحدة وليس على أننا جميعنا نتحول معا لنصبح كائن واحد ا وليس نتحول لنصبح على مثل ل ل ذ المسيح ت ه وحدة ا يا استاذ محمود مع الاب هي في الكيان والجوهر يعني بعطيك نص آخر أنا من تكوين تكوين 2 2. الآية、24. يقول كتاب عن آدم ويكونان وعلى نص أنا من عن كتاب آخر حواء جسدا واحدا آدم 2 2 24 م ر ة أ خ ر ى أ ن ه يتحدث عن وجود و ح د ة م ش ت ر ك ة وليس على ا ل و ح د ة الكائنه التي هي بين الاب ب و ل ا ن أ و بين ا ل ب و ك ل م ت ا تطرأت الظهر كورنسوس أنت عن من أيضا آية هذا وتكلمت إله ب ع ة صح؟ وطبعا لم تفهم المعنى تبيته بس ولكن يعني اشكر الرب على هذه ا ل ف ر ص ة ف أ ن ا أ ع ل م الكتاب المقدس وليس لاستاذ محمود يصف الشيطان ب إ ل ه ب إ ل هذا ه الدهر أ ي إ ل ه هذا العالم الشرير الساقط إله ه ذ اله ا د ر إ ل هذا ه العالم الشرير الساقط في ر س ا ل ة أ ف س س يقول عنه رئيس الهواء في يصفه إنجيل يحنى يقول عنه رئيس هذا طبعا ليس هو إله عنه لكن, لكن يصفه بأنه العالم إله هو طبعا هذا لماذا؟ لان م ذ ا ل أ لديه النفوذ والسلطان على غير المؤمنين في إ ب ق ا ؤ ه م في ا ل ظ ل م ة و أ ع م ا ل الشر لكي لا تضيء لهم إ ن ج ي ل المسيح وطبعا هو الآن مسيطر على الناس الخطاط والأشرار والذين يشوهون سورة الرب يسوع ويطعنون في كلمة الله وهكذا كد أعمى حتى ليروا نور البشارة ويخلصوا وأصبح مسيطر الخطاط الرب البشارة بالنسبة على الآن الناس الله أزهانهم إلها لهم كلمة أعمى في كد حتى هذا واضح يعني هذا التفسير ا ل آ ي ة لا معنى لها آخر ل اخر تفسير لها آ هذا معروف عند كل المسرحيين يا أ خ و ن ا طيب إ ذ ن من الواضح حكمت ايه ذ محمول ل إن ا من انا ل و ا ض ح إ ل ل ل ه ا آ ن ي م د ي د ه ل ل ل خ ا ص إلى ا ل ع ا ل م ب و ا س ط ة إ ن ج ي ل السلام بابني يسوع لكن صدقني يا أ خ محمود إ ل ا أ ن سيف الدينونه هذا الذي استخدمه يسوع في العهد القديم ينتظر تحت أ ج ن ح ت ه وسوف يستخدمه قريبا رؤية رأيت رؤية إبراهيم يقول يا السماء تنزلنا النص ثم ممكن أستاذ إذا رؤية من آيات 11 16 11-16 من ثم ر أ ي ت السماء م ف ت و ح ة و إ ذ ا بفرقس أ ل ب ي ض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب وعينيه الكليه بنار كريتجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو وهو ل اسم م ك ت ب ل يدوس س أ ح يعرفه ه إلا وهو م ت ر ب بصوبات ل الذين ل ا في س م ا كانوا ء ي ب ع و ن ه على خمر ا لابسين بزا ي بيد ل ن فمه ي خ ج سخط ي لكي يضرب سيرعاهم حديد يدوس ف ماض الأمم بعصم معصرة به وهو وهو م ر ص خ وغضب الله القادر على كل شيء وله هنا. يعني أنت اعطيتنا ن أنت ي أ ع آ ي ا ت صراحة كتير لا لا إلا ما ع ل ا ق ة بالموضوع بس ولكن أ ن انا ي ع ي فرقني مش م ع ي ا ممكن ب ت ك ل م ع ل ى أ ي شيء ا ل ل ي أنت ب د ك سيه ب ان ل س ب ة ل ي طيب أ عن ط ي أ اي آ شيء يمكن ان ا ت ا ل م عن ه م س اي و للآب بس ولكن قبل هذا أنا في الحقيقة في تذكرت ايضا قول من أ س ت ا ذ محمود هو ا ل ت ج أ إ ل ى أ ق و ا ل المولود قبل كل الدهور أ ن ا عم بكتب هنا ب ا ل ن و ت ي ع ن ي عندي م ر س و م م ذ ك ر ة بس ع م ب د ا ل ب نحن يا أ س ت ا ذ محمود السلطان ا ل أ ع ل ى هو الكتاب المقدس ف إ ن كانت أ ق و ا ل الاباء أ و قانون ا ل إ ي م ا ن م ط ا ب ق ة للكتاب المقدس فهذه ا ل ك ن ي س ة التي تكلم ت عنها المسيح لكن نحن لا ن ع ت ر ف باقوال ا ل إ ي م ا ن الذي يقول عن المسيح مولود قبل كل الظهور هذا خ ط أ ثابت ف... المسيح هو الكائن ما أنا بعض كتبت طيب شيء آخر أنا. طيب آه... اه انت قلت شيء اخر انت قلت ان ه ا ل ل ه و ت لا ينزل ولا يصعد صح لكن انت ع ط ي ق ت ب س ايه ع ل ى المسيح انه نزل طلع طيب انا سوف يعني افضحك الان على اعطيك ا ي ة لان ا ل ل ه و ت ينزل يقوليت الايات خروج بتنزلنا الاصحاح الثالث سبعة من وثمانة سفر خروج سفر خروج سفر وسمعت صراقهم من أجل خروج ه م علمت ان أ ا ع ه سفر ي ي ن من أياد المصريين وأصعدهم من تلك ل ا أ ر ض التي و ج إلى الأرض الجديدة فمن الواضح يا أخ ي استاذ أ محمود أ ن ك يمكن ع ن ي ي تنسخ من هنا وهناك و أ ن ت ليس ب اعلم أن الله يملأ الكون لكن هذه العبارات الله بكذا ل ل ا ه ه و ت م ن ه ه ل ع ب المقدس ر ا ت ن ز ت ت ا الله س خ د ه العهد ا ا في ل ي أيضا ينزل أعطيتك أي م لماذا الله لا ممكن هو يتكلم ك و ن عب ي ب ل غ ة إ ن س ا ن ي ة م ا ب ع ر ف ولكن الكتاب يقول انه يهوى نفسه بس بحب أ ن اقول أ ايه حب طيب أخوتي فوق كل هذه الادله الصاحبه ن التي ي الادلة التي بحاوزتنا والتي تعطي كتابنا المصداقيه المطلقه لدينا رب يشوع نعم ل الرب يسوع تجلب سلام فرح ق و ة أ خ ل ا ق ي ة ومعنى ل ل ح ي ا ة لدينا ح ر ي ة من الشعور بالذنب ومن الخوف لدينا م ح ب ة للجميع كل هذه الحقائق تصرخ الرب يسوع حي طيب خلص、وقت. فضل أنا بشكرك الجميع وقت الغرفة أنا المناظرة بشكرك أشكرك هذه السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اعتذر على القفز بس هي ان ل م ا ل ص و م ن ك ا ن ان انا ن له اذل السماء فليسمع أعتقد بس إن أنا مش هعلق على ل اعتقد بس مش م ظ ر ة لان المناظرة خلصت يالتي التنقيت يا عن نعتذر عن التنقيت أنا عايز أقول حاجة بس يعني حاجة بسيطة يعني حضرته طلبته أسئلة في الأولى علي طلبته أسئلة جديدة في التانية علي شبابا الاخوة انا لابت اقول حاجة حاجة طلبته اسئلة المداخلة الاولى طلبته اسئلة نعتذر فوق وما عن عن رضش رضش بس المداخلة حضرته برضو ما تمام في صوت الان تقولي خمسه اشكر معلش ا اللي نزلوا النصوص اخونا خ و ة ابو علاء في صوت ل العلم ينفخ خ ن ا م س ر ر ب ا ي م ا م الاخوة جميعا جزاكم الله خير محيزني حاضر حاضر أ ن ا بس أ ح ب يعني أ ش ك ر باش م ن د ي سمجدي أ س ت ا ذ الحبيب و أ خ و ن ا الحبيب روح مرابط و أ خ و ن ا الحبيب طارق واختنا الغالي يا نور أ خ و ن ا روح مرابط و أ خ و ن ا الاف ماي ق ر آ ن اخوه جميعا جزاهم الله خير طيب ب ر ك ة الله فيك محمود وجعله في ميزان حسناتك شيخنا أ س د موجود شيخنا أ س د موجود حياك الله روح شيخ أ س د موجود في شيخ موجود ولا مين يحب ي ل ق ن ي ا ل ش ه ا د ة ع ن د ي ع ي ل ة أ ل م ا ن ي ة حبه تتشر إ س ل ا م ه ا د ل و ق ت ي حالا أ ن ا حوريهم لكم كام حوريهم لكم ع ك ا م وحيتكلموا معاهم مين ح ي ل ق أ ن ه م ا ل ش ه ا د ة ا ل ز و ج ة زوج و ز و ج ة ا ل ز و ج ة أ ر ث و ذ ك س ي ة الزوج أ ص ل ي كاثوليكي هو أ ل م الماني ن ي وهي أ ة فمعاكم الميك على د وهي ق حيلق ت ي مين على كام بس م الشهادة؟ ن أنهم حيلق ا ل ش ه هل ا د عندي ة م ك دي؟ أه, هم م ب ت ل و ا أ ل م ا ن ي وإنجليزي مين ح ي ل ق ن ا ل اللي ش ه ا د ة ق ي ا ل ش ه ا د ة ه م معاكم على الكام ه ف ت ح ل ه م الكام تشوفوهم وحيتكلموا معاكم ع الكام ش و ي ة كلمتين وبعدين حد ي ل ق ي ن ه م ا ل ش ه ا د ة وحياخدوا الميك يقولوا ا ل ش ه ا د ة تمام طيب آه... آه... ثواني ثواني ايوه كده هما أه. شايفينهم يا ا خ و ة شايفينهم اللي شايفهم يكتب واحد يكتب واحد ما ش... ظهرين في الكام、أه. كل واحد هايعرف عن نفسه دلوقتي الزوج والزوجه هايعرف عن نفسهم ب ا ل أ ل م ا ن ي بالانجليزي أ ي ح ا ج ة ل أ ن هي بتكلم عربي مكسر هو ما يعرفش عربي خالص يلا تتكلم اتكلمت ق ف افتحيها انا افتحيها معلش افتحيها كمان يلا اتكلمي Ja, was soll ich denn sagen? Er hat eine Mini-Jung-Hau. j okay, m、ähm, äh, e i n Name ist i m a n Mein、äh, Ehemann heißt Thomas. Wir,、ähm, Naja, ich habe ein、Orthodoxe. Kind. <lacht> ja, ähm. Ich bin eigentlich koptisch orthodox. Und er, seine Familie kommt aus dem katholischen Bereich. Ja. Mehr fällt mir leider nicht mehr ein. Ihr versteht wahrscheinlich eh nichts, oder? Klasse, klasse. Ja, hallo, mein Name ist Thomas.、Ähm, ich bin der Ehemann und ja, komme aus Deutschland. <lacht> <lacht> <lacht> kann leider kein Ägyptisch. Also, ich f ü m l e d i s h nicht. Und ja, ich, ich habe m eine Tochter. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> okay, okay. <تصفيق> اه طيب اه هو اسمه توماس هي اسمها ايمان اصلها مصري بس هي ا ل م ا ن ي ة ايوه اسلموا في ا ل م ن ا ظ ر ة كانت هي بتفهم بسيط وانا كنت بفهمهم فهم الاتنين ل ي قاعدين دلوقتي فعايزين يعلنوا الشهاده ة اللي اللي ا ي ي ل ق ن ه ا الشهاده ة ت تقول دكتور ل الشهادة الله المايك ع معاك ان شاء الله معاك المايك يا دكتور ادم اتفضل معاك المايك اتفضل اتفضل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you all.、Um, our dear brothers and sisters,、um, number one, I can't see your、uh, webcam at this moment.、Um, you are、uh, quite welcome and we are glad that you were introduced to Islam. Uh, to our dear sister Noor,、uh, this is her nickname, I'm sure you know her uh, uh, real name. Now,、uh, we understand that you want to embrace Islam. أقول أننا متأكدون أن تتنتقلوا وتعتنيقون تحبون لهما للإسلام الإسلام الإسلام. تعتنيقان Because one of the reasons because you attended this、uh, particular debate. And I would like to、um, say the formal、uh, statement when someone embraces Islam. So I am going to take one person at a time. One person at a time. I would like to take、uh, the sister first、uh, because we Muslims value our females a lot. And I'm going to take the first、uh, person, his wife, I believe, or、uh, the female that appeared. And I would like her to say after me the first part in Arabic. Say after me, please. Ashhadu, not now, when I let go of the mic, please. When I let go of the mic. Ashadu an la ilaha illa l l a h Write it for her, guys, please. Yes, the mic is yours. I'll repeat it once again. Ashadu an la ilaha illa law. إ ل ه إ ل ا الله The mic is yours طيب أ خ و ن ا آ د م لو سمحت أ ن ت اكتبها ب ا ل ا ن ج ل ي ش أ و بالدوتش على التكست و هم حيقروها مايك أ ن ت اكتبها بالانجليزي أ و بالدوتش على المي على التكست و هم حيقروها مايك راجع ر ا ج هدوا التكست عشان ي ع ر ف يقروها بالانجل... بالانجليزي بال... طب خلاص ابو علاء اكتبها طب و ا ح د ة و ا ح د ة هدوا التكست يلا يا امام و ا ح د ة و ا ح د ة اتقولي اشهدوا علي ص و علي صوتك توماس كوم س ا ج ل اوكي اشهدوا انا انا لا لا إ ل ه الا إ الله و ا ش ه د ه ا ردم و أ ش ه د و ا و ا ش ه د ن ا انا انا محمد ا رسول الله و أ ن انا و أ عيسى عيسى رسول الله ط ب إ ي م ا ن دورك يلا ق و ل ي و رايح أ ش ه د ه أ ش و ا أ ن ا لا لا اله, إله, إله, إله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله و أ ن عيسى عبد الله, عبد الله ورسوله, ورسوله طيب تمام كده يا إ خ و ة تمام كده طيب ي دكتور آ د م معاك ا ل م ي ك تفضل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مع ا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ن لا لا لا لا ن ا لا لا لا لا ك ا ل ت ن ق ي ل ج ز ا ك ا ل ل ه ك لا لا خ ت ي ا ل ك ر ي م ة نور عندما نلقن الشهادتين لا ض ر و ر ة أ ن نضيف عليها ع ب ا ر ة عيسى ابن الله هذا أ ث ن ا ء التعليم فقط إذن هي اشهد أ ن خلي يقود وراكي أ ش ه د أ ن أ ن ت يعني قولها و... نعم اشهد أن أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله سامي وارخذ أبتين فتقولي لنا الله الله يبارك فيكي تم ت ي ب السلام عليكم و ر ح م ة الله أ خ و ن ا ادم أ ن ا لما ق ل ت ا ل ش ه ا د ة ق ل ت ه ا كدا ه أ ن انا, لأ انتهى على حسب ما أنا قلتها. لكن ت ه ا ل ممكن أ ق و ل ه ا تاني ط ي ب تمن م ر ة نخمال ت و م ا س اوكي طيب ا س م ع ن ي دكتور ادم ص ح و ل ا ل نخمال ت و م ا س أ و ك ي اشهدو أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل الا ا ل ل ه إ الله و أ ش ه د ان محمدا رسول الله, الله صح كده يا دكتور صح كده دكتور آ د م يكفي طيب إ ي م ا ن دورك بقى أ ش ه د ان لا اله الا الله لا اله الا الله و أ ش ه د ان انا محمد محمد رسول الله رسول الله تمام ك د ه دكتور ادم تمام ك د ه طيب معك ا ل م ا ي ك ت ف س مرحبا بركات زكي ا ل ل ك ل ه خير ا ل كريم النور انا س أ ر ف ع ا ل ت ن ط ي ة عن الجميع ا ف ر ح و ي ع ن ح باركو ب افعاليكم د ل م ب ا ر ك س أ ر ف ع ا ل ت ن ي ة عن الجميع give جميع جميعكوا ا here أ ه ل ا و سهلا بكل اخو الكرام حياكم الله جزاكم الله كل خير سمعتم ا ل ش ه ا د ة ا ل آ ن أ ح ب ا ء الكرام لتوماس و, و ا ل أ خ ت الذي معاه أ ي ض ا في ر ع ا ي ة أ خ ت ن ا ا ل ك ر ي م ة نور ا ل إ س ل ا م الله أ ك ب ر و لله الحمد الله أ ك ب ر و لله الحمد اللهم إ ن ا نحمدك و نشكرك هذا كان بفضلك يا أ ر ح م الراحمين يا الله واذا رايتم ا ي رأيت ن ا س يدخلون في دين الله سأستغفر ك افرحوا توابا احبائي الكرام ارفعوا اياكم لمن يريد الفاضل محمود مع الاستاذ ع ت ب ه الامر سابقا ودعتهما ب ي حضور هذه المناظره وكان من س م ا ر هذا الحضور هذا الذي سمعتموه جميعا ادعو م ن في قوائمكم تكبير أ ي والله تكبير يا احبائي الكرام لا أ ر ي د أ ن أ ق ي ل أ ن ا اعلم أ ن الكثير منكم يتمنى أ ن ياخذ الله قط و أ ن يتكلم ا ل آ ن أ خ ت ي ا ل ك ر ي م ة نور قولي لهما أ ن ه م ا عادا كان م كيوم ولد ع ا ه م ا امهما الاسلام يجب ما قبله, الإسلام يجب ما قبله ونحن ن س أ ل ه م جميعون الدعاء بالنوايا ا ل ص ا د ق ة و ب ا ل إ خ ل ا ص في الدعوه يا احبائي الكرام نقول الله وتعالى لنا غدا أ ي ض ا موعدكم مع مناظرتين متتاليتين أ ن ا شخصيا لم اناظر منذ ف ت ر ة ط و ي ل ة ولكن اليوم أ ف ت ر ض ان أ خ ذ م ن ا ظ ر ة الغدم ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة مساء بتوقيت ا ل ق ا ه ر ة يتلوها بعد ذلك م ن ا ظ ر ة أ ي ض ا شيقه ورائعه ة نتمنى من أن من ويعلن يأتي عمل م أيضا أيضا يجعل الله الغد ا وجل ل عز بسبب س إ حياكم الله كل الحضور الذين معنا ا ل آ ن الله يبارك فيكم من تحدثه نفسه في ا ل إ س ل ا م فليكلم أ ح د المشرفين الى ذ ي ن إ ل جانب اسمهم عالمه ل ات, اسمهم علامة آت أحد المشرفين الله يبارك فيكم ى على هم إسلامه الله الله هذه يعلم جزاكم فيكم محمود المناظرة والفخمة أن أراد أن يعلم إسلامه الله كل خير أريد الآن الله يبارك فيكم أن أشكر أخي وأن أشكر أخي الآن خير يبارك الحبيب الطيبة الحبيب كل اشكر ل الله الأخوة والأخوات الذين نزلوا النصوص ومسكوا الوقت م فيكم ومسكوا ن ناصر أن ا يبارك ظ ر أريد ة أخي أ ا ل أ س ت ا ذ ايميل له كما عرفنا منه نعم ن ش ك ر أ خ ا ن افضل ا ل ا محمود على الذي ق د م هذه وكل الفاضل على أخانا ه ا ل ف ر ص ة ا ل ط ي ب ة ا ل آ ن معنا أ خ ت اخرى قد أ س ل م ت الله أ ك ب ر لله الحمد الله أ ك ب ر لله الحمد الله اكبر لله الحمد الله بارك انت جاهز أ ن ا أ ن ت ظ ر طارق أم ي أ خ ذ ا ل الله ا ل تسجيل جاهز معك اه ا ل تسجيل اخونا ا ل ط ا ر ق اثناء التسجيل قللي ا قبل قليل ان هنالك ا خ ذ ك اسلم طريق فضل خذ الله ق الله ي ب ا ر ك ف ي ك الله يسلمك ب استاذ ويزي ط ا ر ق لك الله ق طيب سلام عليكم والله يا دكتور ا ل م ن ا ظ ر ة اخرته ا بس الحمد لله يعني أنا في تسجيل هوت يعني قلت و ب ا م ا يعني ب ي ذ ن ا ل ل ه ن بعد ب ا ل م ن ا ظ ر ة فربنا المستعان فهي كمان ب ك ر ة ب أ م ر الله تجي تبقى م ب ا ش ر عشان عايز اللي عايز يسالها تمام بس شاغل لكم التسجيل هو ت حبيت اعتذرلك حصل واحد خربار الي المايك عندي شوية لانه كان امم ناعدك عن كل الفضاء فممكن يجيزون انا جاهزه اني اعلم اسلامي واني جاهزه اني انا احكي ا ل شهاده وانا مش خايفه من حدا بالعكس انا بجوز م ر ت ا ح ة نفسيا اكثر من اللازم لانه انا شاعري انه في شي جديد راح يكون في حياتي الحمد لله يا لله بالعالمين الحمد لله انا ب ص ر ا ح ة حابب اني افتح باب في ا ل ح ي ا ة كان مفكر بعتقد و... وحابب اني افتحه حاسه ا ن ه من ورا هذا الباب رايحين ف ت ح ل طرقات ك ث ي ر ة انا ب ج و ز ما كنتش مؤمنه فيها او ماكنش ا عندي وازع الايمان فيها شاعر في وقت من الاوقات اذا كنت يعني ماشي طريق غير طريق اللي انا م ا ش ي ت ه <تصفيق> ر الامور ي يعني ح ا تكون بالنسبه ة لي مش و س ي ل ة هي مش و س ي ل ة اني انا احقق شيء استحبه بس انا حاسس ان الامور ا بجملتها او بطبيعتها ان ه يكون في جواته الانسان ايمان من الداخل بشيء معين هو اللي يعني يسهل ع ن ي ي حياته او يفتح طريقه اما ما هي و س ي ل ة كلمات مزمنه انا والله يعني في و ا ح د ة تعمل الشارع تاعتها على الميك ا و ك د ا فقلت لهم والله هي معادي كانت معادله ما اريدش طبعا اقول اسمك قلت لهم فهيتت معاعداني المايك بس عندها مشكلة للصوت وكدا هم وانا اجيب يعني والحمد لله يعني الحمد لله. ف... انا ل الحكي ه ا و ج ي ب ا ت و وصف في عملية والحمد ل ه الحمد ل ل ه اه انا يعني ما عنديش ا ش ك ا ل ي ة بالعكس انا قلت لك قبل شوي انه انا مرتاحه مكتوب ورايح ان شاء الله يعني انه يكون باه يعني مثل ما بيقولوها يعني انه ف ا ر خير ليه. فانا مطمئن ان شاء الله شاعر اني مطمئن بامر إن الله الحمد لله شاء الله. بعد المناظره دي ما تخلص ي ل و ن الله حتى ا ل ب س ي ط ة تمام بعد المناظره دي ا ل ل ش غ ا ل ة هتقولي ه ت و ل ي ش ه ا د ة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان المسيح عبد الله ورسول تمام تمام بامر الله هسيبك القلب ه ا ت ع ر ف تقولي واني كده مثل ما انت حكيت、مم. اشهد ان لا اله إ ل ا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله ل الله رسول ل واشهد ان محمدا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د ان محمدا رسول الله واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله ر م اللهم أ ن ا نحمدك حمد الشاكرين يا الله يا أ ح ب ا ب الكرام أ ن ا أ ر ي د في هذا الجمع الكبير أ ن أ ق و ل لكم ك ل م ة أ ن لا ت ض ي ف لكلمتي ا ل ش ه ا د ة و أ ش ه د أ ن المسيح رسول الله أ ب د ابدا أ يكون هذا في التعليم يكون هذا في التعليم يا أ ح ب ا ب الكرام كلمتي ا ل ش ه ا د ة أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله الأن الأولى مسكنا ساكنة والثانية أن مشددة ماشي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله ماشي لا تضيفوا ان المسيح رسول الله هذا في تعليمكم لهم كيف يدخلون الاسلام ج الله الله. المجال ا الكرام نعم. أحب أن أفتح المجال للأخ الكرام بأن يأخذوا اللاقط ويباركوا لإخوانهم الذين أسلموا ل للأحب للأخ أحب أن أفتح بأن نعم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 طارق ولكن لها ن ي ي م اخيرا أحبائي ف تركت ا ل ع ل م ي ح ف ق التي ج تتعامل م فضل ي ا أ ح ب ا ئ ي ا ل ك ر ا م من يريد أ ن ي أ خ ذ الله الى آ ن أنا أ واحدة لحظة ر ا ل ي ا كلها م ر ف ولكن ع ة قبل أن أعطي أحب ان ل أ أحب ي ا أعطي فرصة ل ل ش ي خ أسد إ ذ ا كان ا موجود أو ل ش ي خ ا ل ل ي موجود ا ل ش ي خ أسد أو ا ل ش ي خ ا ل ل ي م و ج و د ي ن ف ا ل ش ي خ أسد ت ؤ ل ك الله ا ك الله ساعطي كل ا خ و ة الله قال فيكم وقت محدد وقت محدد للمداخلات حتى لا تطيل المداخلات أسد أخذ... ليس لك الله كتحي... لي... اسد لك الله حياك الله الاخوه و ا ل أ خ و ا ت إ س ل ا م أ خ ي ن ا توماس و إ س ل ا م ا ل أ خ ت ي ن إ ن شاء الله برازر